ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يبل أعمالهم والذين قاتلوا حفظ سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم واضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 ولهم فيها من كل الثمرات وغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار ماء حنيما فقطع أمعائهم وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَغَىٰ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآهُمْ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا فَزَادَهُمُ هُدًى وَآتَٰهُمْ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 والله يعلم تقلبكم ومثواكم الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أبضل أعمالهم الذين كفروا بالله وصدوا عن سبيله عن سبيل الله صد أحيانا تكون بمعنى أعرض وأحيانا بتكون يعني صد الغير يعني منع الغير يقول يصدوا يصد يعني يمنع الغاز يقول فلا يصدنكم يعني لا يمنعكم وأحيانا صد, صد تكون بمعنى أعرض لأنها معنى ينصد تأتي بمعنى أعرض أو تأتي بمعنى منع هذه معناها معنى أعرض المبارحة يصد يقول يصد وذي معنى, معنى منع يصد لكن هنا إذن الذين كفروا وصدوا معناها أعرضوا عن سبيل الله ولا منعوا الناس من اتباع سبيل الله هؤلاء ما كيف حكمهم قال أضل أعمالهم يعني ما هي نافع أعمالهم التي بيعملوها ولو كانت, يعني ولو كانت أعمال حسنة ولو كانت أعمال يعني فاضلة يعني يجي ينقذ المساكين يجي يتصدق يجي يعمل أعمال خيرية إذا هو قال كافر ومعرف عن سبيل الله فلن فالله بيضل أعماله ومعنى يضلها يعني ما هو جاله منها فائدة يعني بضع كلا يعني كأنه ما عمله كأنه لم يعمل شيء هذا الذي كفر وصد عن سبيل الله قال اضل الله أعمالهم يعني اعمالهم هذه أعمال, أعمال صالحة يعني بضع بس انتهي كلها لو فعل إنسان ما فعل إذن الإيمان بالله وتوحيد الله والإيمان بهذا به شرط في في إيش في قبول الأعمال مهما كانت الأعمال زاكية لو كانت أعمال حسنة هذه يعني من كانوا يعني إيمانهم يعني يعني على خطأ في العجيدة فأعمالهم ما هنا هذا قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بل أعمالهم لو مهما يعني الأعمال اللي يضي ظلها ضيعها يعني ما جل أي ثمرة ما جل أي فائدة لو قد أعمال عمل الأعمال خيرية كثيرة. فدل حين في بلاد الكفر بي يعملون مشاريع خيرية يعني كبيرة. فمثل هذا المشاريع ما ينافع لهم إن الله بايع يحسبها لهم. بل بضيع ولا يعني حين تقول ضاعت يعني ما لها أي أثر ما لها أي فائدة. هذا لا إيش الكفار والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد آمنوا بالله وعملوا الصالحات والإيمان بالله أيضا آمنوا خصوصا بماش بما أنزل على محمد كان قد يدخل في الإيمان السابق لكن عليه زيادة أهمية فروري أيضا إيمان بمحمد وما أنزل على محمد الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا يعني آمن صدق وعمل وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق وما أنزل على محمد هو الحق وهو الحق من ربهم ما لهم هؤلاء قال كفر عنهم سيئاتهم هؤلاء يعني يعني عكس الأولين تماما الكفار إذا عمل أعمال صالحة فإنها لا تضيع خبأ أمراً يعني لا يستفيد منها شيء، وذي آمن بمحمد وعمل صالح وآمن يعني بالله وعمل صالح في قال هذا قال قال كفر عنهم سيئاتهم يعني السيئات قال باي يكفرها عنهم معنى التكفير التغطية يغطيها يعني مثله ما بشيء سيئات. هذا طبعاً بيقولوا السيئات إما إنها سيئات صغائر فالله بيتجاوز عنها وإما إن سيئات كبائر طبعاً إذا تابوا منها بيكفر الله بيكفرها الله ويضيعها يعني ولو قد فعل الإنسان ما فعل من الجرائم وبالتاب فالله بيكفرها يعني بيغطيها وكأنها لم يعني لم توجد يعني أثناء الحساب لن تذكر مغطى كأنها لم تكن هذا إذن كيف ان الله سبحانه وتعالى حتى يجعل نفس الأفعال، يعني الإيمان ان الشرط كبير هو الأساس في الصلاة، حتى أن يعني إذا كان العمل صالح بايمفعك إذا أنت مؤمن وإذا لم تكن مؤمن فما هو نافعه؟ وكيف ان الإيمان المعصية مع الإيمان وال إيه ما تنتهي يعني باي خطيه الله يبعدها لكن مع الإيه مع الكفر يعجب الله على كل ما عصاه الإنسان اذا من آمن من كفر بالله ما حد حصل على الأعمال الخيرية ما بيحصل يحصل عليها شيء منها ما بيحصل على فائدة ومن آمن بالله بيحصل على ثواب كبير بل حتى أخطائه هذه قد... قد تراجع عنها وقد اتاب منها ما عب بتحسب عليه يعني لطف من الله كبير ولنعرف أهمية الإيمان إنها أساس كل شيء قال والذين, آمن قال ايه والذين امنوا قال والذين وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم هنا البال قال يعني احوالهم افرح شأنهم حالم انظروا يعني يعني ايه الذين امنوا مثلا النبي ومن اتبع لما اتبعوا الحق وامنوا بالله الله غفر لهم كل ما كان قد عصوا طبعاً وثابوا منه، وأيضاً أسرح أمورهم، وأسرح شؤونهم، حتى في دنيا يعني في دنياهم أخرتهم حتى في الدنيا، يعني لو نظر واحد هنا يقرأ واحد في التاريخ كانوا كانوا حياتهم يعني إيش يعني بائسة كانت كانوا العرب في حياتهم بائسة ظلم وفح يعني فواحش ومنكرات و يعني وكانوا أيضاً مستضعفين وكانوا أيضاً حياة يعني في شدة. من الحياة فلما آمنوا بالله وآمنوا برسوله أصبحوا يعني أصبحوا إيش الأمراء والملوك يعني أصبح لهم مكان عظيم عند الناس وأصبح لهم حتى الأموال حصلوا على يعني خير في الدنيا وخير في الآخرة إذن المؤمنين قال كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم البال هنا معنى الحال تأتي البال بمعنى, بمعنى أحيانا بمعنى الحال والشأن. حالة أصلح الله بالك يعني أصلح أمرك وشأنك لكن احيانا تأتي البال بمعنى الضمير أو الخاطر يقولوا يعني ما بالك يعني مش مالك وش في خاطرك كانه بيقول فالبال هنا بتحصل يعني بمعنين فهنا قال أصلح بالهم قالوا منها معنى أصلح شأنهم وبايسبر أصلح بالهم يعني ضمائرهم أصلحها وقواها وعانهم على, يعني على التقوى وعلى تصحيح, يعني أيش على تصحيح العقيده ذلك بأن الذين كفروا ليش؟ قال لماذا الكافر بيحبط الله عمله الطيب يعني العمل الذي هو طيب من الكافر ما هي والمؤمن لو قد عمل عمل سيء قال بيرجع يكفر الله عنه ليش؟ قال ذلك بأن الذين كفروا اتبع الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق إذن ذلك يعني حين يقول إحباطه أعمال الله الكافرين وتكفير أعمال الأيش المؤمنين ليش قال إن ذوق يتبع الحد لأن المؤمن يتبع الحد والكافر يتبع الباطل ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا تبعوا الحكم من ربهم هذا جابه يعني الحكم الذي أتابه الله فالله ما يكون معهم أيش يعني يفعل ما ينفعهم والله يعني يريد لهم الخير ويفعل لهم يعني أيش يعني ما هو أيش ما ما ينفعهم وأن الذي نام التبع الحج من ربهم كذا لكي يطلب الله للناس يعمفهم يعني فإنها حاجة هذا شيء يعني أيه عيب يعني خلاف ال يعني ال ال النذيف يعني النذيف على الفعل طيب ما له ثمرة وذيف على الفعل سيء ما يجي على شيء طبعا قلنا ذيف على فعل طيب هو هو كافر ما حصل على أي فائدة من في أفعاله الطيبة من مشيال الخيرية من كل ما يفعل من افعال خير وذي يفعل فعل سيء ويتوب من المؤمنين قال فإيش يعني ما بيحاسبها الله عليه ولا يعاقب عليه فكان كأن الشيء غريب حتى يعني الفعل الطيب لا يحسب الإنسان والفعل السيء يعني يعني يعفى عنه إذن أمر كأنه غريب فقال هذا الأمر فلذا بيقولوا إذا الأمر فيه غرابة بيقولوا له مثلا إذن كأن الشيء يعني, يعني أصبح هذا مثل المثل فلذا قال كذلك يضرب الله للناس أمثالهم يعني مثل هذا ضربها الله لنا يعني ان الله تضرب لنا مثل وذي يعني إنه ضرب لنا مثل يعني ذكر شيء غريب المثل هو الشيء الغريب مهم كما, كما حصلت حادثه واشتهرت وجاء فيها غرابة ولا لطافة بتشتهر ورجع يقولوا يضربها المثل يعني يضربوا به المثل إذا حاجة مميزه هنا وين التميز في هذا الشيء انه ان النذيف على الفاف على الخيريه هو مشاريع كبيره ما يجله من فائده وذيا في يغفر الله يغفر اي يمحو سيئاته ويعفي عنه قال هذا قال ايش وكذلك يضرب الله للناس بيبين يضرب لنا امثال ويذكر اشياء غريبة كذلك مثل ما ضرب الله هذا المثل يضرب للناس امثالا يبين للناس امثالهم يعني ان الله بيذكر الاشياء التي بتوضح الحقائق وتوضح يعني الالحق يعني مثل ما ضرب الله مثل هنا كذلك يضرب الله للناس امثالهم فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الركاب اذا الذين كفرهم قال متبع للباطل ويعني لن يحصلوا من اعمالهم على شيء لا يدخل في الانسان شك ويقول ما فلان جيد انه بيفعل ويفعل ويفعل لا إذا عقيدةه يعني خاربه إذا عقيدةه خطا ما هو نافع للشيء إذن فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الركاب لا تأخذكم بهم رحمة ولا تبالوا فهم ما فعلوا لا يعني يعني ما يستاهلوا ما يستهلو ولا يستحقوا لا رحمة ولا يعفون فضرب الركاب يعني يضربهم كأنك قال فضربهم أو فضرب ركابهم حتى يقول عدهم بالغة هني عضرب المصدر ضربه مبالغة في الضرب يعني كأنه قال اضربوا رقابهم ضربا يعني ضربوه ضرب زائد هذا من التعبير بالمسطر يعني كأنه قال اضربوهم ضربا يقول ضربا هنا مفعول مطلق ويفيد التوكيد قدوا ضربوهم واضح وإنها ضرب قال ها اضربوهم ضربا رقاب قال ضربا قال اذا فضربا رقاب حتى وقالنا الله اختار هذا الشيء لأنه يجي لي اي شيء حتى يهابوا المسلمين ويشوي تحصل هيبه في قلوبهم ورعب حتى لا يعارضوا حتى يستسلموا او لا يعارضوا المسلمين فضرب الرقاب حتى اذا اسكنتمهم اذا مستمروا في قتلهم يعني قتل بس لا تروحوا تسروا حد ولا السواغ ضرب ضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى اذا اسكنتم لا ما حتى اذا اسكنتمهم اسكنتمهم بالقتل وال يعني والجراح يعني يعني انهكتم قواهم الاسخان بيقولوا معناه القهر والغلبة وبأحيانا بيقولوا خصوصا بي عندما تكثر الجراح والقتل فيم قد أسخنوهم قال حتى إذا اثخنتمهم يعني كما قد أوجعتوهم يعني قهرتوهم وغلبتوهم وقفيهم خسائر يعني قتلى وجرحة هنا قال كما قد بكذا فشد الوثاق رجع خذوا أسراء لا تبوا أسراء في البداية يعني في البداية ضروري قسل فضرب الركاب حتى إذا أسخنتموا بلماء إلى أن يعني يبخنوهم إيش يعني يغسروا فيهم القسل والجرح حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق بعدها فإسرواهم وحاولوا في الأثر أنهم تشدوا الوثاق يعني يكون الوثاق هو الحبل. شدوا الحبال يعني أحكموا أسرهم ويهتاطوا في هذا العمر وبعدها وفشدوا الوثاك فإما مناً بعده يعني وبعدها بعد ما تئسروا وتنتهي المعركة يعني رجاء بعد فإما من مات تمنوا عليهم وتطلقوهم هذا راجع إلى, أي إلى الإمام أو إلى اليكم حسب المصلحة إما تمنوا عليهم وتطلقوهم من بعضهم ينفع فيهم المن والإطلاق ويطلحوا ويرجعوا يعني, يعني يعرفوا عظمة الإسلام ويسلموا إما تمنوا عليهم يعني تطلقوهم ويجبوا مقابل وإما فداءا أو يعني معكم أمرين إما أنكم تطلبوهم بدون مقابل تمنون منكم هكذا أو تطلبوا فداء فيهم أي فداء؟ بدكم فداء بمال ما يمكن إذا بدكم أرتم أو سلاح أو أي شيء مقابل هذا أشخاص الأسراء أو حتى تفدؤهم بأسراء من المسلمين إذا قد أسروا أسراء مسلمين هذا إذن إذا بعد الأسر فإما منن بعد وإما فداء حتى تبع الحرب أوزارهم هذا الكلام يعني رجعنا حتى تضاع وحتى يعني مثل تقول الى ان يعني انتهي حتى هين تضع الحرب واشو هذه حتى يعني قال حتى غاية لماذا قال الحين قال ايش فضرب الرقاب وشد الوثاك يعني اقتلوا وبعد ما تقتلوا بالقسل ائسروا ويستمر هذا القتل والأسر الى ان تضع الحرب او دارها فما بعد الحرب او دارها وقفوا حتى تضع الحرب أو وزارة، تضع الحرب أو وزارة يعني توقف الحرب، لكن ما معنى الأوزار؟ يعني تضع الحرب أو وزارة يعني توقف الحرب، الأوزار هي في الأصل هنا المراد الأ يعني إيه؟ يعني تتوقف الحرب والأسلحة إيش؟ تتوقف ويضع الناس أسلحتهم وعدهم ويوقف عن الحرب. الأصل في في الأوزار هي جمع وزر والوزر هو الحمل هو الحمل الذي يحمل الإنسان. وصن الحمل الثقيل قال له وزر قال لا تزير وازرة وزر أخرى يعني لا تحمل نفس تحمل لن تحمل حمل أخرى يعني الثقل الذي عليها من الذنوب غيرها فالوزر في الأصل هو معناها الحمل هنا قال حتى تضع الحرب أوزارها يعني كان بأحمال للحرب وش وذي أحمال الحرب وش يحمل الناس للحرب الاسلحه اذا حين تهدأ الحرب المراد تضع الحرب أوزارها تتوقف الحرب كيف تتوقف إذا كناية كناية عن توقف الحرب ليش؟ لأن الأوزار والعدد حقت الحرب والأحمال توضع وتتوقف إذاً قال حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو إن شاء الله لن تصر منهم يعني ذحين نقول ذلك وش يعني ذلك يعني ذحين نقول ذحين عندنا إحنا نقول هذا وكذا وكذا يعني هذا يعني الكلام السابق كأنه قال امرناكم بالقتال أو واجب عليكم تكاثلهم كما ذكر ذلك يعني الأمر كما ذكر يعني أنكم تكاتلوهم. لكن ولو يشاء الله لن انتصر منهم يعني ما الله في حاجة قتالكم لهم الله لو أراد يعني الله أراد هذا الأمر أنكم تكاثلوا شيء من التكلف لكم أنكم تكاثلوا ولو أرادنا انتصره هو لكن ما هكذا الدين الله جعل يعني خلق الناس يعني كلف كلف المؤمنين بالقتال يبشي تكليف حتى يحصلوا على مقابل له، على أجل وكلفهم هم أذن بترك القتال وعدم جثل المسلمين وإلا يعني ما هو يعني لأن الله جعل هذا التكليف بالدين ما جعله إجباري يعني بحيث أنه لو لو يفعل الإنسان معصيه وقال العقوبة من ربي ما عاد أحد فعل معصيه أو لا كل الناس لو ما بلا من فعل المعصيه كتبها ربي عاد حد بلا تجرى يفعل معصيه لا ولا عاده ما مع في التخيير لك دو إجبار كان، يعني فالله جعل هذا أمر يراجع يعني ايه خلاه يله الحرية يفعل وبتلا أن الناس, الناس بتم يقوم بالحق ابتلاء الهم وتكليف ذا يفعله جالهم ثواب كثير وهم ابتلاء الهم إنهم يبطلوا إذا جاءهم تهديد وكيف في بطلوا ما بدهن إياك عقوبة صارمة ولا ما لوجه الله لكن ما الله ما أراد الله في الدين هكذا أراد الله أن الإنسان يدخل في الدين ويكون مخير يعني يعمل خير ولا يعمل ما هو إذا جاء عصا ولا شيء جاء له إيش ماك ولا بثيل ولا أنت الله منه لا يعني بن الله هذا يعني سنة الله إنه ييجي الإنسان مخير في الحياة وألا إيش وأن يؤخر العقوبة إلى إيش إلى اليوم الآخر؟ فقال ذلك يعني الأمر ذلك أو افعلوا ذلك أو وجب عليهم الجهاد ولا لو شاء الله لن تسر ما منحتاج إيش ما منحتاج المرفون ولا منحتاج لهم ولو شاء الله لن تسر منهم ولو شاء الله ده نعم ذلك إيش ولو يشاء الله لننتصر منهم نعم ولكن اذا لماذا ما لو بتربيكم ان انتصر منهم يعني ليهلكوا بس هل طريقه يعني كيف لكن ما يشتي الله الله يشتيكم تقاتل ولو يشاء الله لننتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض يشتي يختبركم انتم يمتحنكم ويكلفكم بالجهاد ويكلفكم بالقتال ليجلي من حصل من ثبت وصبر وافاه الله حصل على نعيم كبير وكذلك اش تختبر الله يختبر الكفار أيضا ب إنه يعني, يعني إذا إذا بدتم يبطلوا يتركوا القتال إذا حتى يعني إذا جباك عرض ولا خطر فيتركوه في فقولوا انتحلم حتى هم أن. إذا قال إذا ترك الله ذلك ما انتصر الله باجراه بل أمر النا المؤمن بالقتال قال ولكن اللي بعضكم ببعض يعني تكليف لكم والتكليف امتحان ابتلا ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلا يضل اعمالهم على قراءه هذي قاتل قال ما هو ضايع عمل هذي قاتل قتلوا نافع ها ها صح قال والذين قاتلوا في سبيل الله صح الا قاتلوا هي نافع, نافع. نافع. نافع. نعم هذي قاتل في سبيل الله قال فلن يضيع اعمالهم ب... ب... يعني اي عمل قد عملوه بايب قالهم وبأيش يستفيدوا منها؟ والذين وكذلك الذين قتلوا في سبيل الله ما الله من بلع يستفيدوا منها؟ أعمالهم كلها يعني كل أعمالهم الذي قف اي عمل عمل الانسان بايب والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم في سبيل الله فلا يضل سيهديهم ويصلح بالهم بعد قال بايهديهم ويصلح بالهم طبعا على قراءة نافع هذا الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم الله أعمالهم ما هي ضاية وبعتها مقبولة كلها وكلها محسوبة لهم وكيف يسوي لهم أيضا قال سيهديهم أيضا سيهديهم يعني فعلهم هذا وصبرهم وامتثالهم وخروجهم للجهات في سبيل الله يسمر أن الله قال يهديهم يوفقهم إلى طريق الحق وهذا أعظم نأمة في الواقع حين يوفقهم يعيش. يعني يزيد الهداية لهم حتى يصلوا إلى الجنة وحتى النجا من النار إذن سيهديهم ويصلحوا بالهم أيضا يصلح أحوالهم وشؤونهم في الدنيا والآخرة هذا ذي قال ايش توجه إلى القتال سيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة وعده يدخلهم الجنة بعد يعني بعد هذه الدنيا عرفها لهم ويدخلهم الجنة لهم. عرفها لهم هنا عرفها يقولون لها تفسيرا بعضهم يقول عرفها يعني خلاهم يعرفوها خلاه كل واحد يعرف مكانه كل واحد ما يدخل الجنة قدو عارف مكانه ما بعض بيقولنه بايرس الملكين يشدوه الى الطريق ما بلن في هذا الحين حين بيقول حرفها يعني قدوض قدو بالماضي، بحتاج الى تجوز انه مثله انه امر محقق يعني نحن نقول انه استعملت صيغه الماضي لانها امر محقق انه بايعرفها والمعنى الثاني عرفها بيقولوا معنى طيبها لان كلمة بيقولوا بكلمة بيح... العرف غير العرف والمعرفة العرف فتح الآن معناها الطيب الرائحة الطيبة يقولوا الرائحة الطيبة يسموها عرف عند العرب فعرفها يعني جعلها طيبة جعلها طيبة إما طيبة الريح كما قالوا بعض كثير منفسرين وبعض قال بل طيبة من كل شيء طيبة يعني عرف الجنة يعني طيبها للناس لأهل الجنة طيبها لأهلها بأن جعلها إيش يعني جعل فيها كل ما يرغب فيها الإنسان هذا معنى عرفها لم يعني زينها وحسنها وجعل فيها كل ما يرغب فيها الإنسان وهذا المعنى أجمل هو المربي عن هذه عليه السلام كان معنى عرفها قال يعني طيبها زينها زينها وجعل فيها كل ما يتمتع الإنسان به يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله طبعا الله كيف ننصر الله ننصر الله يعني نصر دينا. الله ما يعني ما يحتاج النصر هو يقولون نصرت فلان يعني حميت ما عليه النصر هكذا فقال إن الله كيف الله يعني ننصر دينه نحمي الدين من الايش من من الزوال ونمنع أي أي إنسان يقوم بالد الدين ولو بالقتال هو في الواقع تنصر الله بيصبر النصر هنا بالايش بال في سبيل الله هذا حسب الأحوال وأحيانا نصرة الله بإظهار الحق بإظهار الحق عندما إيش يقوم بتشويه الدين كلها نصرة لله لأن ننصره لدين الله إنك تقوم تدافع عن الدين إما بالسيف واما بالايش بالكلمه كلها تعتبر نصر لله فقال انت انصر الله ينصركم باينصركم معكم ويعينكم انصر إن الله ينصركم ويثبت اقدامكم حتى هنا بالنسبه لل... يعني للحرب انت تنصر الله نصرته قاتلته لنصره الدين والحمايه الدين باينصركم ويعينكم ويثبت الاقدام يعني يجي لكم حتى قوة. يثبت الأقدام. يعني ما يعرف كلاك و... يعني, حتى... يعني وفشل بل يثبتكم ويقويق قلوبكم وعزائمكم إلا باي يثبر وتثبت أقدامكم ما أنه يعني أنه يزويهم يعني يجي... يعني يجوه رابط الجائش و... وفيه قوة وفيه عزيمة ما يتأثر وكذلك حتى باي يثبر أيضا بالنسبة لنصرة بكلمة الحق إذا نصرت بكلمة الحق أن الله بايحينك ويقويك في الإثبات كلامه ك... يثبتك على الحق وي يعني موقفك في أي في الحق قال ينصركم ويثبت دامكم والذين كفروا يعني, إذن قد يعني إذا قد يقولوا قالوا بعضهم إن أفادهن أحيان يقول إنتصر الله ينصركم يعني خلاص بع إذا نسأل الله بع ينصرنا ويعينانا ويصبرنا حتى نصبر ونثبت لكن وإذا ثبتنا وجاء العذاب يثبته جاء هي مشكلة جاء فيها خسائر أكثر قال لا بارس ين انا يثبتنا والعذاب العكس قال ايش والذين كفروا فتعس لهم تعس لهم مقابل تثبت لكم التعس بيقولوا بيقولوا تعس فلان يعني الحين قلت سقط ولا تعثر بيقولوا التعس هو السقوط الانحطاط قال والاي الانحطاط وال يعني يعني يقولوا والعثور هنا يعثر يعني يتعثر فماك عرف في شيء قال عبد والله فقط بيقولوا تعث وكما يشتوي يدعو على واحد بيقولوا تعثن لك يعني يجعل لك ال... يعني أنك تسقط وت... يعني تتأثر و... فقالها مثل المؤمنين بيثبتهم الله هذه بينصر الله والكفار بأجل بي... يعني بيوهن الله قواهم بيوهن قواهم يضعف قواهم وقال والذين كفروا فتحت الله يعني كانه قال واتعثن الذين كفروا قال هنا الذين بيشبرني جعلها منصوب بفعل محذوف يفسره تعسن يعني وأسعسى الذين كفروا يعني أوهن قواهم وجعلهم مضطربين وجعلهم خائفين وجعلهم مرعوبين ما يستطيعون وبهذا يكون النصر للمؤمنين والذين كفروا فتعسن لهم وأضل أعمالهم تعسن لهم يعني يعني ايه اوهن قواهم في الحرب و في خوف وفي رعب وفي, وفي وأضل اعمالهم وما جعلهم أي فائدة من أعمالهم استفادوا اي فائدة من اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فلذا أضل الله أعمالهم قال لأنهم كريه ما أنزل الله. حتى لو كان أعمال أعمال خيريه المراد أعمال أعمال خير هذه ظاهرة الخير قلنا لكم نجدة المساكين ونصرة المظلومين وكذا يعني أعمال كثيرة قال ما هي يعني ما هم حصرين أي فائدة منها ما هم عصرين. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله حين كرهوا ما أنزل الله ولا رضيوا بما جاء به الله فأحبطوا أعمالهم إذن ما عدّالهم أي فائدة من أعمالهم هم ما يشتوء ما يرضوه بشيء من ربهم هذه ما يرضى بالله ولا يرضى بما أتاء به الله ما هو نافع له له يفعل ما فعل من الله من اعمال الخير فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض افلم يسيروا في الارض نبش خارج وهم ثابت كما افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاجبه الذين من قبلهم قال ما قد راوا يعني ما قد سافروا وراوا كثير من المناطق اذ يحل بها كوارث من الله يعني عقوبات من الله عاجله ما قد راوا هذا ما افلم يسيروا في الارض ما قد سافروا وما شوفوا الارض وراوا كيف ان الله يتعاقب اذ كانوا قبلهم لانهم لم يؤمنوا إذن ليش ما يستفيدوا ويرجعوا الآن إلى الحق ويرجعوا إليه إلى الله أَفَلَمْ يَثِيرُوا فِيْ الْأَرْضِ فَيَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاجِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دمر الله عليهم كيف جاءوا عاجبة الأولين وَسْ كَيْفَ كَانَ قال دمر الله عليهم قالوا دمر الله عليهم عذا من دمرهم الله دمر الله عليهم ما قال دمرهم, دمرهم يعني هم بس. يعني مثلاً تقول قتلهم يعني أنا أفنأهم لكن دمر الله عليهم يعني جاء العقوبة تدمر كل شيء لهم دمر علىك يعني كل شيء لك كل شيء يختصبهم دمر عليهم يعني دمر كل شيء يختصبهم حتى رؤى رواهم وأنفسهم وكل شيء وأبناءهم وأهاليهم وأموالهم بيهم كل شيء فإذا كانت أشد قال دمر الله عليهم إذا ماذا ظروا قال ما قدر ساروا مادت ما قد ما شوفوا الأرض ورأوا كيف كان عجبة هذا ولا الأولين وكيف ما مرضي منه وكيف إن الله دمر عليهم وللكافرين أمثالها وللكافرين ذي ما يرضوا بيج لهم أمثال هذه العقوبة إن الله يدمر عليهم للكافرين يعني هذا تهديد له المكة وللكافرين أمثالها يعني أمثال هذه العقوبة يعني وأنتم بيج لكم أمثال هذه إذا لم تؤمنوا ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم قالوا إنه راجع الى البدايه حين قال يعني كيف يكون الله في الحرب ان الله بينصر المؤمن ويثبته ويقويه ويعني وي يجي له عزيمه وقويهه ولا ينزع الرعب والخوف من قلبه او يخفف منه والكافر بالعكس بي يعني يجي ان الله بي عليه يعني, يعني بي بيتحفه بي هذي قال اتعثهم الله ليش قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا بيحصل له هذا الشيء فالمعركة لأن الله مولى المؤمنين يعني صاحب لهم ومعين لهم مولى الذين آمنوا والكافرين وعن الكافرين لا مولاه لهم وأن الكافرين ما معهم أيه صاحب عينهم ما هذا حد نافع لهم الآله هذه بيعبدوها ما يجي فق لا مولاه لهم يعني لأن ذراك على حق والتباه الله في الله معهم والكافرين على باطل ما بالله بيتباه الاج يعني بي يعبدون الأصنام ما كان ما ما كان مع أي معي ولا أي إيش مولا إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار كيف يعني إيش كيف يكون يعني مصير المؤمن قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات ذي آمن بالله ورسوله جاء به النبي قال وعمل الصالحات يعمل الأعمال الصالحة قال هؤلاء قال إن الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار يدخلهم جنات يعني أماكن تكون فيها أشياء يعني خضراء مليئة بالأشجار العرب بيسموا المكان الذي فيه أشجار كثيرة يسموه جنة إذا الأشجار كثيرة لما حتى غطت الأرض ما أترى الأرض من الخضار بيقولوا جنة لأن الجنة يعني يعني يعني كأنه من معنى تغطية. فقال هذا وفي هذا بيدخل المؤمن بيدخله الله جنات وهذه الجنات يعني الذي فيها الأشجار هذه الأمانات التي فيها أشجار تجري من تحتها الأنهار بيجي المياه جارية من تحتها مستمرة ما بيتعب الإنسان في لا في سجاي ولا بيفعل جي ولا بيشتغل ولا ولا بيديه أيضا ولا يعني الماء بيجري من بينها حتى يعني وهذا قلنا ما قبل هذا الحاجة يعني, يعني منظر بيشرح النفس يعني من أكثر الأشياء بيشرح صدر الإنسان لها حينجوا في مكان خضرة وجو من أحسن الأجواء وجو الأهل مياه كثيرة ويعني جارية ومتحركة وصافية ونظيفة ولا فيها أي يعني ما يعكر صفاك أي شيء قال هذا المؤمن بيدخلهم الله في جنة هكذا يعني كل واحد حتى كل واحد يجي لجنة ولا أكثر من جنة أكثر من يعني منطقة كبيرة هي من عكسذا تبعت والأنهار والغيول تجري من بينها جنات تجري من تحتها الأنار والذين كفروا وش باقي لهم قال والذين كفروا هذا الذين آمنوا يعني كأنها قال المؤمن هو في الهم في الواقع المؤمن همث في الواقع طاعة الله همث الحقيقي هو طاعة الله ولو تمتع بالدنيا ولو فعل و يعني تمتع بما أباح الله ما بجيه همه همه الأكبر همه الأكبر هو الله وإرضاء الله فاذا المؤمن هذا بيحصل على ما أراد وهو إيه إن الله يدخلها الجنه أما الكافر بجيه عكس ما بيحين في طاعه ربي ولا همه الا يأكل ويشرب فقال في الواقع الواد هم مثل البهائن البهائن لا تأكل وتشرب ما تشوي لاجي قال ايش والذين كفروا يتمتعون يتمتعوا في دنياهم ويرى بمارس والأشياء المتحقتهم ويأكلون كما تأكل الأنعام مثل الأنعام حين تأكل مع أن الأنعام حين بيأكلها بيأكلها ويجيلها أكل وذال وتأكل وذال ومشي باجوا مصيرها الذب يذبحوها هذولها مثل الأنعام يأكلوا ذال ومصيرهم ايش عذاب في جهنم يعني ما بيفكروا ما بيفكروش اش باي يجيرهم قال يجيو مثل البقر والغنم الكفار بيوم مثل البقر والغنم ذي ما هم هم إلا بطون هم وستمتع بالدنيا ولا بيفكروا في ربي قال مثل البقر والغنم بيجي تأكل ولا همها الله إذا عندك لو قبا يذبحوا هاو ثاني يوم ولا ثلاث يوم ما مثل هم تأكلوا قال هبقيه الكفار مثلهم يأكلوا يت... يتمتعون ويأكلون كما تأكلوا الأنعام يعني مع أنهم معرفين للخطر مع أن مصيرهم بيحصلهم شيء يعني يخافوا يعني يتعبوا يتألموا منه لكن ما بيفكروا قال هذا الكفار هم مثل, مثل الحيوانات البهائل يتمتعون ويأكلون كما تأكلوا النعام والنار مثوى لهم ورجع مصيرهم أيش النار مسكنهم ومكانهم رجع أيش النار هذا الكفار ما هو المكان الذي يقيم فيه الإنسان المكان ذي يقيم فيه دائم قدوة ثابت قالوا وجعش مأواها النار إذاً يأخل ويتمسى أو ذا ورجع يرجموا فيه جهنة قالوا مثل اللا بكارة تأخل وذا ورجع يذبحوها يعني, است... يعني المفروض أن يستفيدوا ويستغلوا عقولهم ويخرجوا نفوسهم من الحيوانية إلى الإنسانية ويفهموا أنهم مكلفين ويفهموا همهم الأكبر يكون إرضاء الله قبل كل شيء يكون رضا الله قبل كل شيء لا يبالي فلذا وقلنا ولو يعني فئهمها الأكبر هو إرضاء الله لا يمكن أن يقدم شيء من الدنيا على رضا الله شيء يغضي الله ما يمكن يفعله لأجل الدنيا هذا المفروض المؤمن قال وَكَأَيِّن من قَرْيَةٍ هي, هي شَدّ قُوةً من قَرْيَتِكِ هناكَ أَيِّن هي بيقولوا كلمة للتكثير من حين يقولوا كم من من يعني بيحث يقول كم من قرية يعني المراد أنه كثير هذا يقولوا كم للتكثير كم من قرية قالها كاي من قريه يعني كم من قريه هم اشد يعني ايش هي اشد قوه من قريتك يعني كان اهلها اكبر واشد قوه من ايش من اهل قريتك هنا طبعا المراد بالقريه الاهل انت بيقولهم اقوى والاضعف الاهل ما هي نفس الجماد ما بيقول قال لا اقوى ولا اضعف اذا وكاي من قريتك هي اشد يعني قال يعني كان قالوا كان المعنى كاي من اهل قريه على معنى كذا اهل قريه هي أشد يعني هم أهلها أشدوا قوة من قريتك يعني من أهل قريتك من قريتك التي أخرجتك يعني كم من قريه جاءهم أقوى يعني كم من ناس في القرى وكانهم أقوية وأشدة وأهلكناهم, وأهلكناهم وأهل وهم يعني هم كانوا أقوى من أهل مكة فلا يعني, في يعني في فما هو ما نعلنا منهم شيء وهم يمكن يعني فيهش يعني يعني في احتمال ان يقعد العذاب بهم يعني ما هو حاملهم شيء لا يقدروا ايش بده قد ايش قد عذر الله العقوبة بكثير من القرى وخاصه قالوا مثل هذا الآية قال ان النبي قال وكان بي يحزن مفارقه مكه وطنه وقال انها حب البلاد الى الى مكه انه لو ما اخرجو ما ما من خرج منها يعني لو مأضطره ما للخروج ورجع قال الله هم دالحين إذا ما بدهم يؤمنوا قد إيش أجرمو وهم قد يعني قد المفروض يحلبهم ال الإعاب مثل مثل ما قد حصل الكثير من الأمم السابقة فقال فكم من وكأي من قريتنا هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم يعني كم من قرية أهلكناهم بس الحين قال أهلكناهم منهم أهل القرية يدلنا على مرتبة القرية الحين قال كم من قرية يعني كم من أهل القرية أهلكناهم كأنه قال وكم من أهل قرية أهلكناهم حين يقول أهلكناهم يجيبهم يدلنا أن المراد بالقرية هي يعني أهلها يعني كأنه قال وكم من أهل قرية أهلكناهم أهلكناهم فلا ناثر لهم ما عدا حد يحميلهم ولا عدا حد يحميلهم أمام قدرة الله قال أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم هو سوى أذيه على بينه يعني واضح دليل واضح من ربي من ربه هو سواء وهو اذي باتبع شهواته ويتبع هواه ولا بي يبالي بالله هم سواء لا ما هم سواء ولا قليل أفمن, افمن كان على بينة من ربه طبعا المؤمنين هل هم كمن زين له سوء عمله واتبع مثل ذي زين له سوء عمله قالوا زين له سوء عمله يعني ربما بيقولوا زين الشيطان له عمل كيف زين له يعني خلاه يرتاح ويكيف عليه عندهن ما مع, مع الله ذي أكون أحسن حاجة وقال هو هذا أذيبي زين له الشيطان عمله هو مثل الذي بينه من الله يعني أذيبي هو تابع لله هو مثل الذي هو تابع للشيطان وأذي هو تابع للشيطان ما بلا يتبع أهوائه فقط وهما وذاك ما بلا يتبع الحق الذي جاء من عند الله قال كمن زين الله سوء عمله والتابعوا أهباهم أكيد إنها لا قال مثل الجنة التي وعيد المتاجون ركزوا على تير أهلن فيها شيء من الإشكال هنا قلنا لكم عادة كلمة مثل تأتي للوصف يعني يستعمل أحيانا بمعنى الوصف الغريب ما وصف ماي طبيعي يعني حين تقول يعني كان نقال وصفها العجيب يقول مثل مثلا الجنه يعني وصفها وصفها ما هو اي وصف وصف الجنه العجيب من كلمه مثل ما بالتعبير كلمه مثل الا الشيء الغريب العجيب اذا مثل الجنه يعني وصفها العجيب الوصفها الغريب قال وشو قال قال مثل الجنه التي وعيد المستكين فيها انهار من ماء هذا الجنه قال بي فيها انهار من ماء يعني نعمه كبيره طبعا الماء من اكبر النعم وقال فيها انهار من ماء وأنهار يقال من ماء غير آسن ماء نظيف ما في أي تغير ولا يعني الآسن كلمة آسن قال هذه يتغير إما يتغير طعمه ولا رأي حاجة الأشياء كما تأخرت يتغير لحا ولا يتغير طعمه هذا قال ما في أي تغير يعني يجو في لذة عجيب ها قال ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه كذلك أنهار أنهار من لبن من لبن قال ما قد فيه أي تغير في الطعم احنا أكثرها الألبان بيضد فيها حموض أكثر فيها كذا ما فيه شي فيها تيكا لذة قال هم ماذا أذيف الجنة أنهار ما قد فيها أي تغير يعني مثل حين يجو عادها طاذج ما فيها أي تغير في الرائحة لا تغيرت رائحته ولا تغير أيضا طعمه هذا من أحسن ما يكون وكم أنهار في الناحين كما بها لبن وجاهه غالي ومدري كيف وجاهه قليل وقفه حموه وقفه مدري وهي لكن ماذا قال بيجيب الأنهار قال بيجيب ليش للإنسان وأيضا الإنسان مع ذلك بيتمتع بها ولا بيحصد من يكمه ما بيجي في غاضي مثل الدنيا إذا جاء واحد شيء كثير ما بلا كم ما جاء وقف عمل لأنه ما بتعب الشيء ما معه مشاكل لا في جسده ولا في يا ليش أبي كما كم ما أراد ما عليه أي أي بأس إذا وفيها أنهار من إيش من من لبنان من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر تلخمر قال فيه أنهار للإنسان أنهار من خمر لذة هذا خمر قال لذة وصف الخمر بأنه ما له لذة الخمر في الدنيا بيجو مشاكل يعني صاحب المشاكل هم سدق بيتمتعوا ويستمتعوا بيتلددوا ولكن بيجو عاد فيه رايحة كرهة في كثير من الحالة إذا كان قبهت الحين هنأت ولا بيجو فيه خير تخيل كما بيه عنب واللهي وقد أبطاو وتخمر يابو يا شمه يعني ايه بيكره الإنسان ها العنب كما تخمر وجلس بيصبح جدوا فيه خمر ويجي يدخله يعني إذا جاه بين ما وترى رائحة كريهة ويجي يشربوا بيجي فيهم حالة الجلدة بها لكن بديت قصة طعم ما هو إيش ما فيه ردة لكن هذا خمر الدنيا فيحتاج يتعبوا وفي رائحته وبيطعمه ما بيولد أول ما يطعمه ما برجع فائدة الحين يحسوا فيه مدري إيش هم هذا الخمرة ذي في الجنة قال ما هو لا ردة بس لا فيه رائحة مطناة ولا في حاجة تأثر عليك ولا يجاي فيك أي شيء غثيان ولا يجاي أي يعني ترتبات عليهم لا يجعلن الزرحين هذي هذي يشربوا في الدنيا بيجيلهم أي فان صداع ويجيلهم بعضهم إسهال ويجيلهم مشاكل و... وتليف الكبد، ومدري أيش قال هما هذا الخمر ذي في الجنة ما بلا لذة اللذة هذه حتى ما قالوا لذيذ قالوا لذة وصفة قالوا بالمسطر يعني كانت بلا لذة ذاتها هذا الوصف المصدر يقولوا مبالغه خمر انهار من خمر وأنهار يعني لو به يعني قالوا ورا منه هنا من الدو عليها مدري كم من ذا الخمر هابا يجي الواحد قال ايش؟ أنهار كامل ويجي للكل الإنسان يعني ما يفكر ما بشي انقطاع له وأنهار من الخمرين حتى حتى الخمر هذا في الدنيا بيقولوا بيضيع عقل واحد من متعه ضيع عقله، بيبقى متع ثانية الراحة خير في عقله. ها خمرة الآخرة ما بيغطي العقل ولا بيضيع عقلك ولا جباب يأثر على عقلك. يعني على تفكيرك. و... ما بالله مجرد لذة فقط. قال يفهم كل هذه المعاني من قوله لذة. خمر لذة. ما هي لا لذة كأنه قال وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ويجي له أنهار من عزل من أفخر عسل وعسل مصفى قال حتى الكرس ما عند بينه الكرس ولا بينه الجير ولا بينه أشياء شوي ووايش نهر تخيل نهر كامل حتى لأن لأنه ذحين العسل بحتاج بيجون مبلغ العسل بيجون إيش يعني من المخرجات حقت الله الفضلات النحل ماذا ما بيجون فضلات النحل بايخلوا خلق الله عسل من أجود ما يكون ويجيلك أنف واحد ده يجيل كل يعني بالأمهار هذا النوع ماذي ما يمكن يتخيله وجلس واحد كم مرة لا يجي فيك لا سكر ولا يأثر عليك أي أثر هذا, هذا بالنسبة للمؤمنين قال وأنهارن إيش من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات كل ثمرة بيجيك منها أذيتني كل ثمرة بيجيك منها أذيتني قال كل الثمرات يعني من كل ثمرة بيجيك منها ما ترغب فيه من كل ثمرة, فيه من كل ثمرة تحصل على إيش على ما ترغب فيه فهو يعني ان اذا ما كل يعني يجي له كل مثلاً مثلاً الرمان كل لك لا باجي من كل نوع قال من, من كل الثمرات يعني من العنب ولا ولا, ولا الرمان ولا مثلاً كل ثمرات منها كل الثمرات يعني ربما كل انواعها منها ولا هو من كل الثمرات يعني كم ما يتخيل الانسان ويقعد واحد يتمتع بها ولا له نهاية ولا به أي أثر يعني ياكل عنب ويجب يأكل كما بده ولا عليه أي أثر ما هو ضار له ولا حتى ما حتى يعني حتى أنه لا يضر جاء يتعفر جاء لها الحمام ما بشي حتى الذهاب للحمام ما عبشي إخراج ما عبشي يعني جهات تناسل مثل ذا الحين ما عبشي يعني ما عب حتى الأكلة تتاكله ما تضطر تخرج ويجي عشان يجره ولا لا لا ما بلا إذا كانت قال بيخرج عن طريق عرق ورائحة طيبة من المس يعني رائحة ما تخيل جمالها هذا اللي يذاكل كل كمها بتذاك وخرج منه رائحة وثلاثة كم ماشيت ولا ي هذا ودائما استم يعني استمتع ماشيت ولا يعني ولا تمل تذيقنا لكم كلما رزقوا منها من الثمرة تذيقان قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال لو تجلس تاكل من الثمرة سنين مستمر ما يجال لك كلل ولا يعني يعني تكمه تقول لحد يعني ما عد تشتيه لا يعني لو تجلس عشرين سنة بتاكل متواصل ومعك مدري كم وآخرها قال مثل لو عادت كانت أول ثمرة كلما رضيقوا منها من ثمرات ثمراتي قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أول من الأول ما جاء نفس الطعم ونفس المذاق الجميل الذي أشه هذا ما يتخيل للإنسان يعني هذا إلا أنه من الله والله يشتيب هذا الشيء يشتيب إدك يشتيك ترتاح ما عد بالشيء بأنقف عليه فقال هذا من المؤمن وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات وماغفرة من ربهم وعدها بعد هذا أن ربي راضي عليك ومتسامح عنك ولا يعني عندهم يعني عندنا إن انساء بذوان الله يقولوا حاجة يعني فيرغف فيه الإنسان حين يدري عظمة الله ويدرك الشيء ويدري انه راضي عليه حتى هذا أيضا من الشيء ادير تاح الإنسان إلى قمة الراحة المغفرة. يعني المغفرة عنه يعني إن, ان الله متسامح عنك بكل شيء ومنها راضي عنه هذه قال ورضوان من الله أكبر هي مغفرة الظنوب إلا هي مغفرة يعني كأن فيها إشارة ان الإنسان يحتاج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 هم من ربهم كمن هو خالد في النار هذا الحين ستسرل التفصيل السياق كيف معنى الكلام قالوا في حين يقول يعني كأنه واحد يعني بيقول شيء يا حيب. يعني وصف الجنة حين واحد في الجنة حين جوا الإنسان جوا المؤمن يعني إذا في الجنة ومكيف ومع أنهار من لبن وانهار من عسل هو مثل أديه فيه النم ويسقى ماء حميما لا هلاحظ لان هذا هو مثل هذا هو من غير يقول أمل اللي في الواقع كانه قال يعني هنا قالوا مثل هذا يعني مثل هذا هو مثل هذا يعني مثل هذا هو يعني هو مثل صاحب مثل هو هو مثل هو مثل هذا هو مثل هذا هو مثل هذا مثل هو مثل هو مثل هو وضوح المعنى ما يحتاج أحياناً ما عبد نحتاج إلى سؤال يعني مثل الحين يقول ده الحين هذي يتجيء ويتمتعم أهجرن أو أن وكذا وكذا هو مثل ذييات يعني ما نبي هاي أقول لا واحياناً عجيبها أحياناً يجي الإنسان في على الصيغة للإثبات يعني كأن سخرية من غيره ذي بالتأخلف ذلك إيه وشيء ذي في الجنة وكذا شئونهم مثل ذولية لا ما عن مثلهم ولا كمان هو إذا المعنى مثل أهل الجنة ولا صاحب الجنة أو لا مثل أصحاب الجنة الذي الذين إيش فلذا قال لي وإذا مستقون قال أذي محب كذا وكذا وكذا هو كمن هو خالد في النار وسجومه أنحمى قال مثل ذي يقع في النار ويخلد هذا ذي في الجنة هو يقع في نعم واصل هو مثل ذي في الجنة من الذي في جهنم دائما يخلد هذا يكفي كلمة خالد خالدا يوم خلت في النار لو ما ما حذبت لو ما بلانه إحرام الجنة هو قعدا الملان هاي هنا والعدد اللانهائي تخيل ما يعني ما لهنهاي تخيل يعني مجموعة أرقام من هنا لما يعني لما أشر ما صنع ولا بعد أرقام كلها ما هي كلها يعني لأن الشيء ما لهنهاي قال هذه هذه في الجنة هم هذه في الأيش في النار هو خالد فيها وما هو خالد وبس قال وسقوا ماءا بدل ما يسقى ذاك الأيش يومه أنهر من لبن وأنهر من خمر وأنهر من أيش من عسل مخفف وذاك ماء قال سقوا ماءا حميما يعني ماء حامي حار إلى درجة النبي قطع إياه وسقوا ماءا حميما فقطع إياه هذا ما قالني في عام سوا قال يعني بكل البشر فالواقع في الحين لو بدنا نتعمل ان احنا يعني ان الوصف لنا الآن حتى احنا هو سواء لان احنا افعالنا الآن وهمى لنا مثل هو سوا مثل هو سوا المفروض ان احنا يعني ندي جهودنا ونعمل نعمل كل ما نستطيع في طاعة الله ونعيش ونسعد ولو تعبنا، شقينا، لواشجينا، جاء ما جا، ولواضحنا، ولو لأن ما جي شيء عظيم، ويسلم واحد من عاش من عذاب عظيم. فلذا قال الوصف إن مثال وصف قال كان مثال هل هل مثال الجنة؟ يعني هل مثال صاحب الجنة؟ الوصف الغريب لصاحب الجنة وما هو ما هو في من ناحية هو مثل الوصف الغريب لصاحب النار؟ لا. قال وشجوا ما أن حميمًا فقد تعاملهم. بيقولوا في بعض الأخر انه ما بلابي يقرب ايشتي الماء يظل له قالوا سقطت فروة او جيدة ايش وجهه تسقط بين الماء من شدة حرارة دي. هذا دي باجي الايش الكافر والمؤمن قال بجمعه انهار من الاذة الأشياء انهار من خمر انهار من عسل انهار من عسل مصفى جاهز وانهار من ماء يعني يعني هل يعني هل هم سواء فكأنه بيقول يعني فرق كبير هل اذا في الدنيا ينتبه ويدري ماهو سوى ما المؤمن مثل غير المؤمن ولا يجي إلى الناس يتطامروا على الدنيا وعنده ايش يتبه ينتبه ويبسر الاخره يفكر وش باجي له فالايش يعني كم تسوى انك يعني ايش تسلم جهنم والله ما بده احد لو يجي له كل ما في الارض مش باي لك اما احنا دي ما معنا شي لا معنا لا دنيا ولا شي وعجر واحد يخرب على نفسه ماذا قدو الدبور الدبور احنا دي, دي, إحنا دي ما معنا لا بحناك دنيا دنيا واش يعني ما تسوى الدنيا لو هي كلها كلها لو ما تسوى شي ما هي شي بالنسبة اذا قال كمن وخلدوا في النار وسقوا ماءا حميما فقطع معهم ومنهم من يستمع اليك رجع الى وصف الكفار قال ومن الكفار من يستمع اليك بيجي يسمعوك عندما تتلي القران ولا عندما تكلمهم وتحدثهم ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك فما يخرجوا من عندك وكما خرجوا كانوا كفار قبل قليل حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم قالوا لا الناس اللي بيستفيدوا يسمعوا الى رسول الله والعلماء يعني الناس دي بيستمع الى رسول الله بيستفيد بيكتسب علم ورجع يسألوا ذي ما منهم قالوا مثل كان يسألوا ابن ولا ابن ولا يعني ومن الكفار ناس بيجوز عنهم مسلمين هذا الذي قالهم المنافقون ومن الكفار ناس يحضروا ويستمعوا وكما كمل رسول الله حديثه وخرجوا وقالوا ما قال قبل جليل ما يجعلهم فائدة ولا استفادوا لأن ما فيهم همة ما فيهم باعث ما فيهم رغبة ما في ما في تصديق فقال بيسبروا هذا وكماخره؟ قال ماذا قال آنفا؟ وش قال قبل قليل؟ آنفا يعني كان قال قبل قليل كلمة آنفة هي قالوا ضرف معنا يعني قبل قليل قبل نهري وإيش قال قبل آخر حاجة؟ وإيش قال قبل نهري؟ يعني حتى أقرب الأشياء لا يعني يعني حصولاً الهم ما عد ما يوشيه قالوا ماذا قال آنفا؟ اذا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوثوا العلم ماذا قال وش واشتار الرسول يعني قبل قليل آنفا كنا نرفهم قبل قليل وأثرها اولا كان معناها أولاً آنفاً يعني أولاً بيقول استأنف يعني بدأ وأثراً كلها مشتقة ربما قالوا من الأنف بيقول أنف الشيء اولا أنف الشراب بيقولوا أول الشراب أنف الشراب بيسمه العرب بيقولوا أنف الشراب أول ربما لأن الأنف يجي مقدمة للإنسان ولا لكل شيء بيقولوا أنف الشيء أوله وأنف يعني قالوا أوله يعني فرا قالوا في معنى أول وقت قبل هذا الوقت هنا يعني هذه إحنا يعني كيف في اللغة بالنسبة اللغة يعني ماذا قال قبل قليل هذه اللحظة يعني قبل ماذا قال ماذا قال أنفه بعضهم بيحصل على استهزاء لكن بين يمكن حمله على الحديث بين يمكن حمله على الحديث هم ما بيستوعبون لأن ما بيذلوا دي ما, ما بيفكروا فلذا قال ماذا قال عنف قال إيش أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ما عبد ما عبد يستفيد هو لا عبد إيش مطبع على قلوبهم يعني نجع الله منهم اللي هي الهداية يعني إيش الألطاف حتى ما عبد يعني ما عبد يعرفه ما يجي له معرفة وزا جاء الله على قلوبهم وتبعوا هوىهم يعني كانوا مشغولين بين متابعه اهواءهم ما بيفكروا في ما هم, هم الدين وبعضهم بيقول إن تفسير هذا تفسير آخر ان به منافقين بيحضروا عند رسول الله ويسمعوا الكلام وكما خرج شلون ما ما في شيء هنا يا اخي وشنا قبل قليل يعني ما درينا بيقول ما يعني استهزاء بالكلام نفسه وش قال قبل قليل؟ يعني ما فايدة. ما بس يهنيه فائدة ما كانوا بيقولون. فقال هؤلاء قال طبع الله على قلوبهم يعني بدهم كذا ما مع بيحاولوا معرفة الحق ولا يعني بحاولوا معاندة الحق. طبع الله على قلوبهم الطبع على القلوب كنا ما يمكن الله يطبع على القلوب بحيث بحيثنا ما أتفهم لكن معنى الطبع يعني كأنهم ما عد ما عد سهل الله لهم أسباب الهداية لأنهم ما يرضيوا يستفيدوا فيعرض الآيات الله ف الله يعني سلبهم ألطاف الهداية وأسباب الهداية وإذا سلب الله ألطاف الهداية فتأن خرم قد قدوا مثل مخلوق كذا ما معجة دي قال قال طبعا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين احتدوا لكن في البشر المقابل هذه هذه الذين احتدوا زادهم هدى زادهم هذا الكلام كلام رسول الله فعلهم فائدة وزادهم هداية زادهم هدى وآتاهم تقوهم قال آتاهم تقوهم يعني زادهم حتى إيه أتهم هذا الكلام تقوىهم يعني إما أن عانهم على التقوى، والذين احتذوا زادهم هدى وأتهم تقوىهم يعني عانهم على التقوى كأن عباهم التقوى، يعني إن بيمفع ال ال ال الاستماع إلى الكلام إلى الكلام الطيب إلى الكلام العلماء إلى كلام الأنبياء بينفعهم بيزيدهم هداية ما هم ذل الكفار، الكفار ما بلذتهم خفر وإنكار ومحاولة وكذا مجهم، والمؤمنين قال الذين احتذوا زادهم هدى. زادهم المهداية وع زاد المعرفة توفق التوفيق إلى الحق وحتى أهتهم تقوىهم كأنه إيه كأنه يعني بينفعهم في التقوى بعينهم على التقوى كأنه قدر بيديهما التقوى بيترقوا يعني إن, أن الإنسان إذا سلك طريق الخير وأخلص وعدم يعني بصدق أن الله بعينه بسهل له أمور يعني بشكل عجيب بيكون الله معه هذا ذلك هذا ذي بي أرادوا اهتدوا وبيزيدهم هذا كلام يعني كلام رسول الله وبيزيدهم يعني وآتاهم تقوى كأنه بيعفهم يعني بعينهم على التقوى وعلى أن يتركوا المحرمات لأن كلام رسول الله بيأثر فيهم كأنه آتاهم التقوى ولما في الواقع ما ممكن يديهم التقوى التقوى هي ترك المحرمات وفعل الواجبات ما ممكن يديهم هذا الفعل هذا الشيء هو الإنسان الذي مختار يختاره لكن حين يقول آتاهم كلام رسول الله هذا الشيء يعني كأنه استفادوا ان حصل هذا بسبب استماعهم من كلام رسول الله وهكذا يعني المواعظ الصالحة يعني من الصالحين والكلام من, الاش من, الاش من الصالحين يأثر في أذيش تهدايا ويعينه ويثبت على على طريق الحك وعلى ايش يعين على تقوى الله فهل ينظرون لكن مثل هؤلاء أذي ما رغوا يستفيدوا ولا رغوا يؤمنوا ومع كل الأدل لهم كل قال وكعدهم رايحين ما عاد كل ذا ما عاد القيامة تكون القيامه يرجعوا فهل ينظرون إلا, أن... الا الساعه ان تاتيهم بعده وما هي إلا الله ما هم منتبهين ما عاد هنا بعد التصديق ما بعدها قال فقط جاء اشراطها وفوقنا الحين جاءت علاماتها قبل الحين جاء علامات الساعه يعني لو ما بلا اشياء علامات تدلنا عن مثل... قالوا وش قال القمر والله مثل ما بعث محمد انه بيرجع لي في اخر الزمان النبي محمد ويرجع لكم القيامه ولو ما هو تحديد وان الله ما هو محدد لنا حتى انا بنقول ما جاي ما هو جاي على علامات الساعه ما يمكن تجينا علامه واقول القيامه بعدها بيوم لانك خلاف التكلف الله اراد ان يكون يوم القيامة مجهل للانسان حتى يعبد الله هو باختياره ما يوجد القيامة كذا يحدد يعني ما في أي تخير، يعمه عمه احتمال أح نباعيش وهو يبصر يعني يعني يحدد موقفه هو بقى يعني بيتبع رغبته وهواه ولا بيتبع ربي، ما يمكن الله علامة ما أعتقد إنه بقى علامة يجي القيام بعدها بيوم الله ما كذا من من الناس ينيرها لا خلاف التجلي، فقلت علامة الساعة ما بقى يجي بجاز لهم. مع, بل... مع ما عاد مراه الا يوم القيامه اجل ينفع فيهم كانه يقول ما فاذا جاءتهم قال يعني إذا جاءتهم الساعه فان لهم ذكرهم فاذا جاءتهم وش جاءتهم الساعه القيامه فان لهم ذكرهم ي... كيف عبا يتذكروا كيف عبا ما وجد قامت الساعة يعني دولهم ما هو نافع فيهم لا تقوم الزيارة وحين تقوم الزيارة إذا جاءت فوج أبا جلهم معرفة سوي عرف الحق وعبا جل مفيدة فأنا لهم ذكرهم هنا يعني ذكرهم كأن قال فأنا لهم ذكرهم كيف باجي كيف لهم ذكرهم يعني وش أبا جلهم مفيدة ما إذا ما عزمهم هذا ولادد كذعوا كل الطرق للتأهي لسلوك طريق الحق ما عد نافع فيهم الله ثم القيامة وإذا قامت القيامة ما عد هناف يدرو ولا ما يدرو فإن لهم ذكراهم إذا فاعلم أن الله أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين قال يعني بعد ما ذكر الله هذه الأشياء وهذه يعني قال ف الله أن يثبت النبي وقال اعلم إعلم أن أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك اصبر وادرين ما به إلا الله بعد هذا الأدلة والبراهين وتأكيد هذا الأمر واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات استغفر لهم يعني حتى هذا يعني واعرف حتى انك تدري أنت إن الله إيش يعني إن يعني كان الشيء قالوا أمر من شيء من التواضع لا يقول الإنسان خلاص قدوم ما هو ما أهزم بالله يعني استغفر لذنبك وللمؤمنين يعني يدروا إنهم عادهم إيش يحتاجونهم يطلبوا المغفرة من الله ويطلب العون من الله والله يعلم متقلبكم ومسواكم الله يعلم متقلبكم المتقلب على الذي يتقلب فيه بيقولوا يتقلبوا يعني يتنقلوا حين انسان يسافر بيقولوا في الارض يعني يتنقلوا من هنا الى هنا يعني الله بيعلم كل ما مكان تتنقل فيه ويعلم المكان هذه ايش هذه فيه يعني بيعلم حالتك كلها حين تتنقل وحين تقعد وتقلبكم يعني تحولكم من مكان إلى مكان الله يعلم ويعلم مثواكم يعني المكان الذي تقيمون فيه المثواة مكان الإقامة يعني عالم باحوالكم كلها في كل لحظاتك في كل حالة من حالاتك في كل نفت تتنفسه الله عالم بك اذا ارجعوا إلى الله واعلموا أنه لا إله إلا الله لماذا يقول يعني الله واستغفر الله يكون والله امل سوف ومسواكم الى هنا يكون لدينا سوف يكون لدينا سوف يكون لدينا سوف يكون لدينا سوف ويقول الذين آمنوا لولا نزل الصورة فإذا أنزل الصورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض, في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران افلا يتادبرون القران ام على قلوب اكفالها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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فَإِنَّمَا يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أعوذ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا نُزِّلَ السَّورَةِ يعني المؤمنين قال بيتمنوا أنها تنزل سورة بيفرحوا كل ما نزل السورة ويتمنوا أنها تنزل السور بيجي, بيجي لهم أحكام جديدة يعملوا بها لقناعة بهذا الدين ورغبة في امتثال ما جاء بهذا الدين وفي الأجر ويقول الذين آمَنُوا لولا لَا نُزِّلَ الصورة. هذا المؤمن فإذا أنزل السورة محكمة فإذا انزل الله صورة محكمة يعني واضحة بين ما فيها احتمالات ما فيها يعني دلالتها واضحة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض قال كما جاء لكن كما جاءت صورة من عند الله وكان القتال فيها موجود يعني ذكر فيها القتال يعني فرض القتال قال رأيت الذين في قلوبهم مرض يعني بيصيبهم الحلا أذي في قلوبهم مرض يعني المسلمين ذي ما به قناعة بالدين بيجي فيهم خاف شديد ورعب شديد ويعني حتى وغاف يعني ويغضبوا ليش يعني يعني ليش يكلفوا بالجهاد حتى بيغضبوا على رسول الله فقال في قلوبهم مرض قال وقال إيش رأيت الذين في قلوبهم مرضون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت قال بل انظر إليك ويفتحوا من الكذام بالحيج واحد ميت ما كمان ما واحد ما بغير يعني بيعانس خلاص ثابتة ما تتحرك الخائف بيجوا كذا إذا خاف واحد بيجوا ولاش غضب وكذلك الغاضب إذا نظر إليه ما ببيحرف عيونه فقال هذا معنى نظر المغشي عليهم يعني بيفتحوا عيونهم كذا ولا ولعده يحركوها ولعده قال من الخوف وأيضا من ال يعني من الحنق على رسول الله يتحنه يعني يغضب على رسول الله حيثا على هذا التفسير بالفرق المؤمن بيتمنى أن يجي تشريع من الله مهما كان التشريع لانه يحصل على ايش يعني بيحصل على كبير في الامتثال والمنافق وال ما يعني ايش ما يشتهي هذا الأمر خصوصا إذا كان أمر يعني المؤمن مهما كان الأمر أي امر يفرح به ويمتثل اوامر الله حتى القتال لكن هذول في قلوبهم مرض إذا جاء شيء فيه تكليف شاق لهم القتال قال رجال خافوا وانزعجوا انزعج كبير. قال ينظرون إليك نظر المقشية عليه من الموت. قال مثل الحين جود واحد ميت ما بيجونه مفتح مع بتحرك. قال بيجون نظرات هكذا كذا. ويعني قالوا تصوير لل للرعب ذي فيهم والجبنة ذي فيهم ما أبل... يعني ما عاد أبلغ منه. الحين جودوا كذا مثل الحين جود مات. قال مثل المقشية عليه من الموت. فاولى لهم إذن مثل هؤلاء فاولى لهم بعضهم يفسر أولى لهم يعني فهلاكاً لهم يعني اولى بيقول من الولي وهو العذاب يعني أن يليهم العذاب فأولى لهم ثم أولى لهم بيستعمل اي للعذاب مثل هؤلاء فأولى لهم هذا تفسير بعضهم بيفسر الآية في تفسير آخر بيقول ويقول الذين آمنوا أراد بالذين آمنوا ما يعني أيضي على أعلنوا إيمانهم ما قد... ما قدوا إيمان صدق بعضهم يفسرها بتفسير آخر. قالوا يقول الذين آمنوا يعني ناس قد أعلنوا إيمانهم. الذين آمنوا يعني بألفناتهم. قالوا لو لا ننزل الصورة بدهم إنهم ينزل الصورة ويعني إنهم يفسر الوحي كامل الله حتى بعضهم بيقول إن بدهم إن ينزل الجهاد. وكمان نزل الأمر بالجهاد أقفلوا. يعني ما بيجوا به بعضهم يفسرها بهذا التفسير. لكن طبعا الأول هو أوضح. لأنه لا نحتاج إلى المؤمن الآن اخر المؤمن بي هو الصالح هذا يجيب هو أي شيء عند الله فيقول هذا التفسير الثاني إذن قال يقول الذين آمنوا يعني أنهم يعني نافقين آمنوا بألثنتهم يعني أظهروا إيمانهم بس بيقولوا لولا لا نزلت الصورة فإذا نزلت الصورة وفيها القتال محكمة ما فيها احتمال يعني يقول إنها إنه تردد وإنها تفيد أو ما تفيد بيقولوا دلالتها واضحة وأيضاً بيقولوا محكمة هذه ما هي منسوخة ما هي منسوخة حكم ثابت ما في يعني عليهم إيش يعني يعملوا به؟ <تصفيق> قال رأي الذين في قلوبهم رضي ينظرنا إليك نظر في لهم وبعضهم فسر أولاء لهم تفسير ثاني مثل الإمام الحسين بن القاسم العياني قال فأولاء لهم ضاعتهم يعني اولى بهم أنهم يطيعوا ويقولوا قال معروف ما هم أنهم وينظروا إلى نظر المغشي ويخالفوا هذا تفسير ثاني التفسير الأول فأولى لهم يعني فعله نحن نقول فلهم العذاب أو فلهم عقاب أو فيليهم قالوا أن أولى من الولي والولي هو الأش العذاب يعني يعني أن يليهم معناها يليهم العذاب يستحق أن يليهم العذاب والتفسير الثاني قلنا فأولى لهم أولاه لهم طاعة يعني قال يعني بمعنى اللام الباء بهم طاعه يعني أحق بهم أحق بهم اللي مطيعون أحق بهم تفسير إمام قال فإذا فإذا عدم الأمر فلو سدقول الله لكان خير لهم هذا ولا قال المنافقين هذا بيقولوا قال بالظاهر يعني بناخذ على الأول فأولى لهم يعني والجاميش معنا وقول طاعة وقول المعروف. قال بيقولون محناء أمرنا طاعة وقول معروف يعني محناء ما بنفعل طاعات ولا بنقول الا كلام يرضي الله. يعني مستعدين تطبيق إيش الله. فإذا عزم الأمر وكما جذ وقت الصدق. عزم الأمر يعني جاء وقت الصدق يعني العزم يعني كان عزم على امر معين مثل الأمر بالله بالكتاب. فإذا عدم الأمر فلو صدق الله لكان خير الله يعني مش معنى يعني فإذا عدم الأمر يعني جل أمر عدم الأمر يعني حصل الأمر الجد وهو التكليف بأي شيء مثل الجهاد إختلفوا إختلفوا يعني يعني أيش تهاونوا أيش يعني فلو صدق الله خير الله هذا معنى إذا يقولوا قول باعه وقول معروف لكن كما جرى الصدق ما عد بياش بيتخله قال فلو صدق الله لكان كان خير لهم إذا الفاجي واجع في جواب الشرط فإذا عدم الأمر فلو صدق الله لكان كان خير لهم ومعناه فلو صدق الله لكان كان لهم يعنيهم اختلفوا وخالفوا ما إيش وعدوه به وتخلفوا عن إيش يعني ما طبقوا إيش الله مثل الخروج أجل للقتال ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم هنا عسيتم ولا عسيتم يعني فهل عسى يقول على, على القتال الايات عسيتم ولا عسى بدون ما بترحم الضمائر يقول فهل عسى ان توليتم ان تفسدوا يعني فهل يتوقع منكم ان تفسدوا يعني لو تتولوا انكم من تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم لان بعض الكثير من الناس ذات تولى قال به يحصل من هذا الأمر يفسد في الأرض ولا يقضع إبارة بأحد ويقطع إيش أرحامه يعني بنلاحظ عند الايه هذه يتولوا ما عبي بالإبارة بأحد حتى أقاربه بيجيب ينهم مشاكل ويخاف منهم يخاف منهم إنهم يعني إيش إنهم يعني سيطوا يستولوا على الحكم ولا يت... ياثثروا في الحكم ولا ياثثروا على الناس ي... فقال فقالها هل يتوقع منكم هذا أنكم إذا توليتم بعث الشهد في الأرض وقطع أرحامكم؟ وش نوع الاستخفاف؟ هو معني كأنه قال هل يتوقع منكم يعني أنتم كذا؟ مخنها بيقول هل أنتم هكذا قالوا إن الامراض التقرير ولئيك الذين لعنهم الله فأصمم وأعمى بصارم هؤلاء الذين يفعلوا كذا إذا تولوا أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم يعني إيش حتى قتلوا الأرحام قال هذا رأي ولئيك الذين لعنهم الله فأصمم وأعمى بصارم يعني أولئك هؤلاء الذين هم مطرودين من رحمة الله لعنهم الله, مطرودين الله قدم مطرودين من رحمة الله فإذا قدم مطرودين من رحمة الله فأعمم ووفى أعماءه فاصمموا اعمال بصارم يعني ما عاد يستفيدوا لا من اسماءهم ولا من ابصارهم لانهم قد ايه قد حل بهم إيش يعني لعنه الله انهم قد خرجوا من رحمه الله بالتفسير ثاني انت وليتم ان تفسدوا في الارض يعني اذا توليتم يعني رفضتم اعرضتم لان ولا تولى يستعمل بمعنى تولى اصبح والي واحيان يقولوا تولى يعني ايش اعرض يعني تولى اعرض ما أدرك ما أرضي يقعد ليش بقى. بنقول هذا معناه قت ما بالشيء هذا أفعال ما ظهر إنه يشتيء حق الشيو يشتي إنه يشتيء فقد فقد قاربتم بعد في الأرض يعني يعني يقولهم أنتم كذا يعني كدا كدا. بيقول أنتم تفعلون كذا، الله. ما لا ت... يعني هالله لو... توقع منهم جاء توليتم أنكم بعت تفسدوا في الأرض الكتاب ورحمةكم، فذي فعل كذا قد أهل لأنهم الله فأص فأصمم وأعماء أبصرهم، فلقولي عبد التفسير الثاني للتولي التولي أن يعني عرضهم إذا ما رضيت وتكبّلو كلام الله وعرضتم عن استماع الرسول يعني رفضت الدخول في الدين، فهل عسيت وأن توليتهم إذا خرجتم من الدين؟ إنكم ترجعوا إلى حالكم الأولى في الإفساد في الأرض وترجعوا إلى أفعالكم الجاليه وهي الإفساد في الأرض وقطع الأرحام لأنهم كان ما بيبالوا بأرحامهم حتى كان بيؤدوا البنات وهم من أقرب الناس اليهم قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يعني ما بيتدبر القرآن إن القرآن فيه شيء الكثير الذي يرجع الإنسان عن غيه في إيش؟ يخليه يرجع إلى الصراخ. ما بيتبر القرآن، ما بيتأمل القرآن. أو كذا قد قلوبهم مقفلة. يعني ما عاد بيتقبل أي شيء. أم على قلوب أقفالها. هنا أراد أم على قلوبن. يعني على قلوبهم. ما بلا قالوا نكر هنا ما كان قدي قلوب يعني والله قد بعض القلوب هنا قدي قدي إيش قديم مقفلة. والمقفلة يعني معي يمكن يدخل إليها أي معلومة. وهم كذا يعني. كان لانهم في الواقع حين كانوا بينفروا من الدعوه ومن الدين بينفروا نفور شديد ما يريدوا يستمعوا اغلا لا يريدوا يسمعوا يستمعوا لا اي كلام ولا يتاملوا ولا يتدبر لا بد حتى التدبر قال ما بيرضى يتامل ولا يدبروا ام على قلوب انقفالوها يعني ام انتم اصبحتوا هكذا يعني معرضين ولا ولا يمكن تتقبلوا اي شيء كان قلوبكم ايش مقفله ما يمكن يعني يدخلها اي معلومه قاميل على هم على قلوب الاقفال ها اقفال القلوب ولا قلوبكم القلوب اقفال ماها خاصه بها يعني كانها يعني ادفارها الخاصه هذه معي اي, أي محكمه ولا يمكن يدخل على يدخل يدخلها اي معلومه ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان وسول لهم قالوا بهناس ارتدوا بعد ما عرفوا الحق ارتدوا إلى البابل زبيت تخلقه مثلا في الإسلام ورجع يخرج منه يقولوا ارتد فهنا قال إن الذين ارتدوا بعضهم بي في يعني بهم نافجين قد أعلنوا إسلامهم ورجع ارتدوا رجعوا قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم رجعوا إلى الماء إلى وراء من بعد ما تبين لهم الهدى وقال عرفوا الهدى وعرفوا الحق ورجع ارتدوا إن الذين ارتدوا من بعد ما على أذبارهم من بعد ما تبين لهم من الشيطان وسولهم ذولا قال الشيطان سول لهم خبر إلنا بهم هو جملة الشيطان وسول لهم قال ذي ارتدوا فوف الواقع الشيطان هو سحلهم سحلهم سول لهم يعني سحلهم هذا الأمر سهلهم هذا الأمر وزينها لهم وجعلهم يعني من ناهم بأشياء يعني اطماع في الدنيا وبأحصله على كذا وعلى كذا فقاموا يعني إيش يعني خروجهم من الدين الشيطان سول لهم واملى لهم عاد أملى لهم حتى هذا ضروري في التسويل يعني لهم المعصيه وهونها عليهم ومنهم يعني أنهم بايحصلوا على أموال وعلى ملك وعلى كذا إذا خرجوا من الدين واملى لهم أملى لهم يعني خلاهم أي شيء. يعني تقدون قبائه يعني زي لهم كأنهم قبائه قعدوا وقت طويل الإملاه والتأخير وحي يقول أخرهم أخر أأخر أي يعني مترهين يقول جعلهم أخر ما أخر القضاء عليهم أو أخر مثلاً طبعا الشيطان ما سهل لكن زينهم خلاهم يعتقدوا إن عادم يعني خلى أعمالهم طويلة وعندهم من عبء يعيش ومتريكم فلذات ما دف المعصية ولا أي شخص لا يدري إنك باي يعني قد باي موت ما من رضيل للشيطان لو لو لو دين لك كيف ما دين وهم يعني وهم تخيل إن الموت قريب لكن حتى الشيطان بيخلي الإنسان يعني يغفر عن الموت ويبعد عن الموت تعاد شديد يعني كبير فلذا قال واملا لهم الاملاه والتأخير يعني كأنهم تعجوا وأخرهم في أعمارهم هذا في نظرهم في نظرهم من عادوا بأجلسوا فترة طويلة فذي خلاهم الشيطان هكذا خلاهم يعتقدوا إن عبايق عدوا يتعمروا مدة طويلة فلذا تجاثروا تجرأوا على المعصية معد بالوا <تصفيق> لا رب لا بيحب ما هو ذا العقوبة حين يقول الشيطان لهم لا هو يقول كأنه لا يعني ما هو الدين ما هو ضعف في الدين ولا إنهم ما فهموه ولا إنهم ما فهم الدين ولا قال لهم في الدين لا ما خرجوا إلا الأغراض فلا يضركم هذا ولا تتأثروا منهم بل بالعكس مثل الإسلام فيغنى عنهم الناس ذي ما بي لا بي تبوا أش أهواء مشهواتهم وما بيفكروا في أحد متذلر ذهروا من الدين في في مصر الدين الشيطان سور لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنتيعكم في بعض الأمور بين كيف ارتدادهم كيف نمرت الدوس قالوا قالوا للذين كرهوا ما نزل الله يعني قالوا للكافرين أذي بيعنوا كفرهم هذا المنافقين أذي جا قد أظهروا إثلافهم. قالوا لمن أعلن قالوا لمن كان كافر قالوا للذين كرهوا ما نزل الله يعني أذي حاربوا هذا الدين إحنا ذاك بيتكلم عن المرتد الدين قال هذا قال الشيطان سح لهم المعصية ورقبهم في المعصية وزين هالهم وخلهم عملهم بعيدة وفركده وذاك الارتداد كيف قال بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله للذين يبغضواها يحاربوا هذا الدين يحاربوا إيه ما, ما نزل الله قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعهم في بعض قالوا في بعض مثل, أيش مثل مثل في الحرب قد يعني يعني قالوا لهم المنافقين لأن خريسم لا معكم ولا إن كوسيسم لا قالوا إحنا معكم وهم يقد يدعم قدموا الإسلامهم والجاب يرسلوا لليهود قالوا هذا لا تخرج لا, لا خرجتوا بأن خرج معكم وإن قات قاتلوا بأن بأن معكم هذا لا قال إيش يعني بيخرخ على الإسلام أو عن الدين. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما انزل الله سنطيعكم في بعض الامر يعني في بعض الاشياء منها عليه عدم القتال مع النبي والخروج معكم والله يعلم اسرارهم ولا اسرارهم بيقولوا للأجل للكفار هذا الكلام اللي ما يكونوا مع رسول الله طبعا في خفيه حيث لا يشعر رسول الله لكن الله يعلم كل شيء يعلم اسرارهم اي اخبارهم واسرارهم فعلم هذا القول وبلغ رسوله وعلى قراءة حفظ والله يعلم إسرارهم يعني إسرارهم بهذا الشيء الله علم به فما فلن يخفى على الله والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يعني الله يعلم إسرارهم وبايفضحهم وأيضا وما ولو قلنا ما فضحهم كيف موقفهم حين يموتوا لأن في الواقع ناس قد عرفوا الحك قبل خرجوا قال إيش تبع إيش تبع للشيطان واتبع لهواهم كيف جوا موقفهم فكيف إذا توفتهم الملائكة حين جوا وقت وسأ إيش وفاتهم قالوا ما بيتوفى واحد إلا ويله إلا ويضربه قال فكيف إذا توفتهم الملائكة ويضربون وجوههم وأذبرهم أثناء التوفي يعني قبل إيش قبل يموت يضربوا قال في وجهه ويضربوا دبر يعني برجاء إيشتين وقل أنتم إذا استضعتوا أنكم تجرّوا على الله كيف تفعلوا حين يحصل هذا اليوم يعني انتبهوا فدروا أنه يوم قريب وبايحصل هذا الشيء كيف يجيوا موقفكم عندما يعني تضربكم الملائكة على يهكم ويأش وأدباركم لا، لا تكناي عن, أ... عن الألم لا، ولا العذاب، قال يضربوا الضرب ضرب حقيقة ضرب حقيقة، هذا ليه؟ قال ذلك بأنهم قال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله تضربهم الملائكة ويعاقبوهم قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله اتبعوا شيء لا يعني لا يرضى الله بل يسخد الله وكرهوا رضوانه ما أعجب من أنهم يقعدوا على طاعة الرسول كرهوا أنهم يطيع الله ما يشتركوا يقعدوا على الإسلام وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فما جعل لهم اي فائده في اعمالهم وعباداتهم هذول المنافقين هذه ايش هذه فعلوا هذا فما يعني عباداتهم كلها ما جالب من اي فائده أم حسب الذين في قلوبهم مرض ان لا يخرج الله ابغانهم بل بل عندهم يعني كان بيستفهم بل هل يظنون ان الله يعني هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض أن الله ما هو ما هو مخرج الأفغان يعني أنهم يبقوا هكذا يخفوا ولا احد يعرفهم يعني أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله افغانهم من الله ما هو مخرج الأحقادهم لا باري يخرج الله أحقادهم ويعرفوها الناس والله يعرفها رسول الله يعني ما الله عاجز لا يعتقدون أنهم ذاك يعني دول منافقين حين يظهروا الإسلام قد إيش ما جهد أحد يعرف ويبطلون الكفر وفيهم حقد على رسول الله وعلى المسلمين فالله قادر على أي أن يخرج إيش أحقادهم ويفضح بين الناس قال ولو نشأوا لا قال لو لو لا أردنا لا لعرفناهم خليناك تعرف يعني إن الله قادر وعارف كل شيء ويستطيع أيضا أن يفضح قال ولو نشأوا لا أريناهم فلا يعني نحنا يعني أريناهم يعني لعرفناهم لو أردنا لا يعني لعرفناهم يعني جعل تعرفهم كيف تعرفهم فلا عرفتهم بثيماهم يعني ولو عرفناه ولو أريناهم فا إذا لعرفتهم بثيمهم. قال الجواب إحنا ولو نشاؤر أريناهم هذا الجواب الأول وكذلك لو أريناك فإذا عطف فلا عرفتهم معطف يعني كأنك لو نشاؤر أريناهم فعرفتهم عرفتهم معطف على أريناهم يعني لو اردنا ان احنا نعرفك احنا بنعرفك وانك بتعرف لو نشاء لاريناكهم يعني لو عرفناكهم فعرفتهم فانه يعني ما هو لا نعرفك وبس بعض الناس قاعد بعض التعريف قد يعرف الشخص ولا يعرف لكن لا لو نشاء عرفناك تعريف قوي بحيث انك فعرفتهم فلان قال قران هذا اللام يعني كان حتى هو جواب لا شاء نشاء لاريناكهم فإذا حين لا عرفتهم يعني ال لام دي في جواب لو لو قال ولو نشاء لاريناكهم كانك دنبايم كنت تقول ولو نشاء لارى ايش لا عرفتهم لان الله اذا كان يعرفه ما يعرف اذا لو شاء الله لا عرفتهم كان قال كيف لو نشاء احنا بنعرفك نخليك تعرف فين علامات فين سيمام يعني بعلامات في صورهم بسيمام يعني بعلامات فيهم ولا تعرفنهم في لحن القول وايضا يعني بيقول الله لا تعرفنهم يقسم الله يعني واقسم لا تعرفنهم بيقولوا لام الجواب جواب القسم واقسم لا تعرفنهم في لحن القول يعني في الكلام نفسه لكن تفهم في مفهوم الكلام لحن القول احيانا نستعمله لحن في معنى مفهوم الكلام خصوصا الاشياء اللي ما هو واضح يسموها لحن لحن القول وهذا يعني ما هو مثلا يعني فريده بيقول إن لا قال إنكم تختصرون يدي ولا بعضكم يكون الحن بحج بحجته من بعض الحن يعني يفهم يفهم الايش يفهم خفايا المفاهيم الكلام بيفهم غواب الكلام في ذن مفهوم يعني ايش نحن الغال المراد به مفهوم الكلام خصوصا الكلام ذي ما هو واضح المفاهيم بيقول مفهوم ما هو الكلام المنطوق الواضح الكلام بيجي له منطق له مفهوم المفهوم غير غير الأصل في الكلمة حتى بيقولوا أصل اللحن في الواقع إنك يعني كأنك عملت أنت ما عرف على وجه الحقيقي في هذا الكلام ويخل يعني, يعني يعني معاني تفهم منها ما هي ما هي يعني ليه. ما هي يفهم واحد عدة أشياء من الكلام غير المصرح بها هذا يسمى لحن الكلام واضح يعني لحن القول. يعني بالحين يجي يتكلم بايثفه الرسول يفهم من كلامه ولو ما يعني لو بلا يتكلم كلام عادي يفهم من كلامه انه منافق فقال ولا تعرف ان في لحن القول لان هذا المراد هنا لأنه احيانا احنا بنستعمل اللحن بمعنى الغلط كلمة لحن احيانا نستعملها في مفهوم الكلام لحن الكلام اللي بيقولوا فحول الكلام يعني المفهوم هذه بيقولوا مفاهما وخالف مفاهما ما فاهم ع ايضا يستعمل اللحن بمعنى الغلط كما غلطوا في عرب قالوا لحن هنا المراد لحن الكلام يعني مفهوم الكلام يعني يفهم من كلام قد يفهم يعني يفهم الرسول ولا تعرف يعني هنا بيجسم الله أن الرسول بيعرفه من خلال كلام طريقة كلامه صي صيغة كلامه بيعرفها الرسول يعرف هو أيه. هل هو في انفاق أو لا ولا تعرف النم في لحن القول والله يعلم أعمالكم الله ما هو يعلم أعمالكم مهما يعني لو سرته كما سرته ولم أتكلم أخلاصاً ولا نبل حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل أخباركم يجزم الله أن بايب تليهم فيختبرهم ويمتحنهم حتى يظهر حالا يظهر ذي فيه إيمان حتى نعلم المجاهدين منكم طبعا الله يعلم هذه يعلم بالإنسان الصالح ويعلم بالإنسان الطالح يعني السيء والفاسد ويعلم الله بالإنسان هل هو يمتثل أو ما يمتثل قبل وعمل لكن قال الله نبلو منكم يعني بأن نختبركم ونمتحنكم بأن نعرضكم يعني مثل ايش تثالف بالجهاد حتى تتميزوا يبين من هو ايش ماذي باي يمتثل ومن هذه يعني ايش شيء يخالف حتى نعلم المجاهدين قالوا هنا نعلم المجاهدين يعني نعلم يعني حتى نعلم الجهاد واقعا او نعلم الجهاد الذي يستحق عليه الجزاء يعني حتى يعني يتبين اما ان تمتثلوا وتطيعوا فتحي عليان فتذابوا او تخالفوا وتعصوا فتعاقبوا قال حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا إهم علم المجاهدين والصابرين ونعلم المتخلفين يقسم الله أنه يبتلي الناس يعني إذن الجهاد هو تكليف للناس ويتميز به المؤمن لأن ذيه مؤمن بالله يبقى يمتغل مهما كان الوضع بنفسه نفسه لأن في الواقع مؤمن يعني مصدق بالله مؤمن به أنك يوم آخر وهناك جنة ونار لكن شخص ما به إيمان الجنة والنار، خبى راح يقاتل، باي خاف ويجي في الرعب، ولا ما بشيء يعني اعتقاد قوي فيه، كذا يعني عاد فيه شيء من الشك، فالله قال باي بيختبر بهذا التكاليف، وإنه باختبر حتى يظهر الصابر والمجاهد ويتميز منه من إيش من العارض. حتان على الصابرين والمجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخبارهم قالوا بان بلو نبلو يعني احنا قالوا معنى نبين يبين اخبارهم يعني نوضح حالكم يعني بين حالكم لانه يعني عندما يتكلف ويتركه بعض الناس هذا ببين لانهم ايش ما في يمدين الحين يوم رب الجهاد ورجع ايش يتخلفوا ما يرضوا فهذا بيبين يعني ببين يعني بينها اخبارهم ايش وبين حالهم احوالهم إن الذين, إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا قال الذي كفر وصد عن سبيل الله اعرض عن سبيل الله صد الناس عن سبيل الله ومنع الناس أن يتبعوا سبيل الله قال وشاقوا الرسول هؤلاء الناس قال ما هم شيء لن يضروا الله شيئا يعني ما الله ما هم منهم لما أنا شاذق الرسول يعني عاد الرسول أصل كلمة المشاجقة يعني قال فعن كل واحد في شق أصل كلمة شاذقة يعني جاهو في شق والرسول في شق وق يعني ذا الكلام يعني إنه في جاهو يعني إنه أدو الرسول شاذق الرسول يعني عاده ما يجتمع يتمعك في أمر وقال إنه قال وصدق عن سبيل الله شاذق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى وقد عرفوا الحق وعرفوا تبين لهم فهؤلاء قالوا لن يضر الله شيئا مهما أثروا على ربي ما بالله يضر الفسق لأن باي عرض العذاب الين لن يضر الله شيئا وسيحبطوا وأعمالهم وإيش يعني وأعمالهم كلها باي الله باي يعني ينهيها إن جاء إن أردنا بأعمالهم إن جاءهم كانوا ايش نافقين وكذا كان بيعملوا بعض الأعمال فما هي ما هي مقبوله فالله باي حبطها يعني باي ضيع ما منها أي ثمرة. لان محيرهم الى جهنم وان كانوا من البدايه كافرين ولا قد دخلوا في الدين فبايحبط اعمالهم يعني اي اعمال ولو يعني ولو ظاهره اعمال خيريه باحبطها يعني ما مستفيدين من شيء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم يعني امر الله المؤمنين باطاعه الله وطاعه رسوله هو المراد يعني لو طاعت الرسول يطاع طاعه لله قال اطيع الله اطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إذا ما طعتهم بتبطلوا أعماله انتبه يعني إن الإنسان إذا ما ألتزم أوامر الله يخر بعض أعماله إذا نهاه الله عن شيء قال لا تفعل كذا حرم على شيء وما طاع الله في بطل أعماله وش بطلها يعني ما أد استفيد منها في مشكلة الدين هذا شيء محافظة الإيمان يشتم حافظه يعني أي حافظ واحد على أعماله لأن الإنسان يدركه معصية بس الحين يسرق ولا يزني ولا يقتل ولا يفعل أي أي الكبار هذا بيحبط أعماله قلنا يعني ما عد الأعمال كل هذه قد قدمها خلاص ما عد هاي دي قال له يقعد واحد يعبد الله ستين سنة ورجع في آخر عمره يعصي ربي ويموت إنه جنة وما عاد استفاد لأن أحبط أعماره يعني أنا أحوج عبا يستفيد عبا يسبر ربي أبل السواب وقضوه في جهنم ما عده ممكن والله كتوعد أنه يأصي أنه بيدخل جهنم وما يأصى الله ورسوله فإن الله نار جهنم خالدين في أعباده إذن هذا معنا الإحباط ما عاد إذا قد عصى لكن إذا تاب فعبي احتمال أنه إن الله يضيبه إذا تاب الإنسان إنه لا من المعصية فإحتمال أن الله أنه يرجع لها السواب ويرجع لها إنه يعني على ما, على ما قد فعل لكن إما إنه يعصي ولا يتوب فهذا ما هو ممكن إنه إيش يعني إنه يحسب له عمله وإنه يجر عليه لو قد عبد الله كم ما عبد ما هو سابر إنه يجوه في جهنم وإن الله يهب له عبي ربي أنهار من خمر أنهار عبي لأنه قدوه في جهنم لا مع ذجاله أي أجر قدوه في جهنم إذن معصية الله أو معصية رسوله بتخلي الإنسان يحبط أعماله، يعني بنتنتهي أعماله، صحبته أعمالهم، هذا دليل يعني إذا نظهر لنا أن ما بشي ما وصدق الموازن هنبرجع بترو عملك، الصالح تمه، هو ورجع مالك ال الاشي السيء ورجع بتروه نفر، ما بشي اذا إذا ما عمل، الماسيا قلنا الواحدة، يقولوا ميعطى الله ورسوله فإن لهم نار جهنم خالدين فيها بدأ، خلاص إذا عصيت قال إذا عصيت خيرات أو إذا عصيت أي معصية ما الآية تفيد؟ في لأن البيت خلت في جهنم نفس المعصية إذا ما بشي مازنا المعاصي بتحبط معصية فعلك المعصية بتحبط أي عمله هنا قال قال إيش أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يعني إذا ما عصتم إذا خالفت الله ولا خالفت رسوله باتبطلوا أعمالكم إذا نفهم من هذا أن ما بشي هناك مازنا. ما بلا يعمل يعني ايه اعمال صالحة ولا اما الجنة او لا للنار اما اعمال صالحة ولا جنة يعني معصية هذا الجنة لا قلنا وإذا كانوا لك معصية بالتوبة بي بيخلها كلام معصية حين يتوب الإنسان من المعصية قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا يغفر الله لهم هذا كفر وصد عن سبيل الله وماته هو على هذه الحاله ما عاد يمكن ان الله يغفر له ما يمكن أن الله يغفر له يعني حاسبه على كل شيء ويعاقبه لكن اذا مات كافر يعني يفهم منه اذا كفر واحد وصد عن سبيل الله ورجع قبل يموت رجع رجع الى الحق فهنا بيغفر له يغفر الله له لكن اذا ما تجو كافر ما عندنا فعل شيء فلا تهنوا وتدعوا وتدعوا الى السلم وانتم الأعلى اذا يجب على الناس الامتثال لكلام رسول الله وكلام الله مهما كان في حين أمر بالجهاد يقوم الناس يجاهدوا ولا يشيطون في هذا فلذا قال هنا قال فلا تهنوا وتدعوا الى السلم يعني عند القتال لا تهنوا لا تضعفوا عند القتال يعني يكونوا ايش أقوياء وحافظوا على ثباتكم لا تهنوا لا تضعفوا الوهن هو الضعف لا تهنوا وتدعوا الى السلم السلم يعني الصلح والمصالحه لا تقولوا الشفر وانتم الاعلم قد قال الله قال الله ان المؤمنين هما دائما هم الاعلم ما رضي يعني قالوه قد هنا وانتم الاعلم يعني يعني والله تجعلكم عالم لا تضعفوا ولا تدعوا الى المصالحه طبعا لا تدعوا إليها إذا اذا اهل الدعوه لا استنى قال والله ايه لا تد لا تضعف ولا تدعي الى المصالحه والله بتجي على القوي وانتم لا والله معكم يعني المفروض انك لا كنت ايه لا تسلك طريق الضعف ولا تسلك طريق التنازل وسط البغاشه الصلح والله وانت اكيد والله انت رفعت والله ايه كان قال وانتم الاعلى اذا فلا تهنوا وتدعو الى السلم وانتم الاعلى يعني والله قد رفعكم بهمان ما أنا داري ولا يشدينهم يعني رأيت المفسرين كلهم بيقولوا بذيه تفسير. قالوا شيء إنك أنت الأعلى. في موسى أمدري من قال إنك أنت الأعلى يعني لا تخاف إنك أنت الأعلى أو أنت الأقوى يعني إن الدين نفسه قدو قوة فإذا كنت على الدين فأنت الأعلى فلا ته لا تهينه ولا فلا تدعو إلى السلم إلى المصالحة والمساواة. قولوا يعني لا إيش يقول لك إنك في حالة جوهر إذا أنت مؤمن إذا أنت في إيمان فأنت في هذا جوهر إيه؟ تقوله يله حالة بعض على هذا الكلام والله وأنتوا الأعلىون يعني بيخبر لأن الله أنكم أنتم الأعلى يعني بيخبرك الله أنك أنت العاهلي دائما أن المؤمن هو الجو فلا أحد يهين ولا يه ههه ههه ولا يفعل ولا يطلب أيش المصالحة. والله معكم، ولن يتيقكم أعمالكم. قال إذن قال فلا تهن وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. ودد الله معكم. عبدي يمكن توضيحه من الله أنتم الأعلون أنتم لأنكم على الإيمان على الحق والله بيو مع الله معكم، ولن يتيقكم أعمالكم. وأيضاً عباد يلقم أجر عظيم. حين يقول ولن يتيقكم يعني لن يرقصكم أعمالهم. طبعًا أنا ما هو منقص أعمالنا مقاري هذا، لكن كأن فيها حين يقولون أنا يأتي راكم ما هو منقص أعمالنا، كأن في في النباج أجر عظيم جو يعني زيادة حتى أبي تخيل الإنسان ما عدد يمكن ي يوفى هذا الأجر؟ قالها لا بربي بيوس فيها ما هو منقص لها، كأن يعني يستطيع واحد يحمل منقوله ما هو منقص لهم؟ والله ربي ما بينقص فيه، لكن كأن في هذا الموظف في هذا القتال بيجي أجر عظيم إلى أبعد الحدود حتى يتخيل الإنسان ما جهد يعني ما هو إيش ما هو جاي على الأجر حقه فقال لا باجي اجر كبير عظيم جدا ولن ينقص الله من شيء مهما كانت ايش كثرته وعظمته وليتكم اعمالهم انما الحياه الدنيا لعب ولهو يعني بذكرهم حين ذكروا امرهم بالجهاد والقتال قال يعني هو في الواقع اثاب لله والأوامر الله على حياه الدنيا ما يبالي بالدنيا ولاهم يعني يخلي الإنسان يتكاسل عن الجهاد إلا حب الدنيا. فقال إنما الحياة الدنيا لعب وله ما هي إلا لعب يعني ما فيها شيء هناك وفترة قصيرة تنتهي وخلاص ما هي يعني ما هي تستاهل إنك تأثرها على إيه على يعني على القتال بسبيل الله إنما الحياة الدنيا لعب وله ما هي ما هي ليست حقيقة بأن إيه بأن تجعلها تمنعكم من الجهاد ما هي شيء مثل حين يأتيوا بلا لعبة يعني وقت كثير اللعب والله كان هذه المبلغ يعني الوقت تمتعوا بمدة كثيرة جدا وبس وانتهت فلا تعيش فلا تصدقوا الله تمنعكم من الجهاد وإن تؤمنوا وتتبعوا يؤتكم أج أجوركم ولا يسألكم أموالكم إذا آمنتم إن تؤمنوا بالله وستقوا يعني تمتسلوا أوامره وتخافوها تفعلوا ما أمر وتتركوا ما لها يؤتيكم أجوركم بايديكم ايش كل أجورة قال أجوركم ما قال يؤتيكم أجرا أجوركم قالوا ما عرفه أجور بلغافل الفمير يعني أجوركم هذه قد وعدكم لأنه يوجد أجرا عظيمة أجرا كذلك ندري كيف في وصف أوصافة يعني أنه بايدي أجر كبير قالها بايديكم أجوركم هذه قد وعدكم قالوا التعرف يعني أجوركم التي إيش؟ المعروفة التي قد وعدكم بها ولا يسألكم أموالكم ولا هو قال يلا الله صدق خرجوا كل مالكم يعني ما الدين يعني ما كنت فيه مشقها الدين بايقول يسألكم ما هو طالب لكم مكلف لكم الدين لكم يلا الله تخرجوا كل ما سلمها سلمها يعني لأ للولاة الولية الأمر ولا للنبي ولا ما, ما بيأمر الله بكذا ما بالله بيأمر بشيء بسيط قال ولا أسألكم أموالكم ما طلب من كلها يعني إذا تديت الله وعد آمنتم به وعملتم بيعطيكم أجور أكم الأجور العظيمة ولا هو إيش ولا هم كلف لكم كثير ما تقدر تديه تخرج كل مالك؟ لا ما بالله يطلب منك شيء بسيط جدا ولا أسألكم أموالكم ما لا أسألكم أموالكم كلها مجيء مجيء مشكلة قال إيه قال إيه أسألكم وها فيخففكم تدخلوا لو يسألنا أموالنا لو يعني أن عد ربي يسر لنا هذا الدين ما بيطلب مننا إلا أشياء يثيرة يعني كي يغيى الإنسان غني يوم ما طلب منه الله شيء يثير يخرجه هذه الدكة مثلاً يعني ما بيكلف الإنسان شيء صعب ما يستطيع لا. ومع أنه يعني والله لو أراد الله كان سهل لكن من رحمة الله أنا ما كلفنا بهذا الأمر قال لا خلفنا بهذا ويقول يطلب كل الاموال يسالكموها يعني اموالكم كلها فيحفيكم يحفي يعني بالغ يبالغ في السؤال معناه احفى حفي بيقول يعني مبالغ مستنبل الامر المبالغه في اي امر يعني الحفاء الحفاء معناه المبالغه في الامر لو يطلبنا اموالنا ويبالغ فيها ويشدد علينا ويتكفر ما عمرنا رضينا فما عمرنا رضيتوا يسالكموها فيحفيكم تبخلوا، من تبخلوا ما مرضي في خريج، ورجع ورجع ياش، تتح يعني تغضبوا وتأش تحكدو على الدين، جاء بعدها، لا اسمع يعني البشر هات قال الله، لا يكلف البشر اللي يكون يخربوا كل مالهم، إنهم ما مرضوا، يبخلوا ما يعني ما إيه يفضل الواجب، ورجع يحكدوا على الدين، ما هم ساكتين بس، ما ذا الشيء اللي مارنا غضبوا عليه. هذا معناه يخرج أذغانكم يعني يخرج بد يبدي لكم يعني تظهر أخراج يعني تظهر أذغان لكم لا يعني لا يحصل هذا الطلب. بعرف أن السؤال نفسه إن يخرج أذغان للناس يعني أحتاج على هذا الدين لكن الله ما طلب منا كذا ولا كلفنا شيء صعب. لا قال ماذا أنا أمركم ما بلا شيء بسيط ما لو نسألكم كل هذا ما ما سمحنا لكم هي يعني لأنكم فعاف فعاف جدا كأنا أقول. لكن ما سألناكم لا شيء بسيط فإن يسألكم وها فيخفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم يعني, يعني من يخرج منكم انتقادات ويعني وأحجاج على هذا الدين ها أنتم وهؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله قال بصر الدليل إنه لو قال يطلبوا كل مالكم قال ما أمره قال هذه أنتم هؤلاء ها أنتم هؤلاء يعني أنتم ذال هنا قال أمركم الله أنكم تخرجوا قليل شيء بسيط ورجعوا بعضها ثم أرضي. ما رضي البعض يمنع ما الفاق بيثبي الله في البعض بيمنع ما يخرج الدكاف هذا هو هذا دليل ما لو يطلب الناس المال كله ما عمل انهم من يرفضوا ها أنتم هؤلاء كانوا دليل على انه, إنه لو يسألنا أو يسأل البشر الأموال كلها ما من رفض قال اشبال يبخلوا البخل يعني يمتنعوا البخل قالوا به بخل شرعي وبخل عادة في الأرف البخل في العرض أن يمنع الإنسان الهاجها المعتادة ان الإنسان يديها يعني بهم نافع الناس ينفعوا بعضهم الثاني فإذا امتنع الإنسان في بعضها ما تدعها بيقولوا بخيل لكن ما بالنسبة للشرع ما بيقول بخيل إلا حين يمتنع عن شيء واجب هذا معنى البخل في الشرع قال لا يطلب الله كل أموالكم يسألكموها اموالكم كلها ورجع تبخلوا يعني ترفضوا وتخرجوا الواجب ما هو البخل لما يخرجوا أحد الواجف قال نحنا إيش قال نحنا لو يطلبنا أموالنا كلها لو يطلب البشر أموالهم كلهم لما يرفضوا ورجع يتحانكوا على الدين ويغضبوا على هذا الدين ويحاربوا قال تبخلوا ويخرج أبغانكم فأنتم هؤلاء يعني بيبين لنا قلنا بيستدل على أرش على أنها بيستدل على أن, أن أن الإنسان ما يعني مستعد في أنه مهما كانت الأوامر يعني لا يطلب الله انه يسلم كل ماله ما من رضي الله عليه لاني قال ها انت انتو ظالين ما طلبنا منكم لا شيء قليل بس كثير ما بيرضى خلي ما نطلب المال كله قال ها أنتم تدعونا ها انتم هؤلاء تدعونا لتنفقوا في سبيل الله تنفقوا يعني شيء بسيط في سبيل الله قالوا في سبيل الله إما ما بعرف ايش تصرف في سبيل الله في سبيل. وبعض لله لا لا تصرف وبعده بيقول للقتال وما شيء بسيط من الله ها انتم تدعونا ايش هؤلاء يدعونا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمن يبخل يعني كيف ما نضرب كل المرات ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه فلوقع عذمتنا ويبخل امتناع ما ادا ما أوجب الله ما بلا يبخل على نفسه بيضر نفسه ما بيضر ربي ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني ما والله محتاج لاي الا المال حقك لكن أنت بتنفع نفسك تنفع نفسك لأنك مثل يعني الحين تحط تحب إلى شيء حاجة وجالك مقابلها مدري كم أجر اجر ما لحساب انت تنفع نفسك بس فالله ما بيطلب منك هذا الشيء إلا لأي تنفع نفسك ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء فقراء أنت, أنت في حاجة ما الله ما في حاجه بشيء بتنفع تنفع أنفسكم الله دي أنت دي في حاجة إلى الى النفق بتنفع انفوزكم حين تفعلوا هذا اما الله فهو غني ما لو طلب منكم ما بلا يشتليه لهم وان تتولوا اذا ما رضيتم اذا رفقتوا الانتياج لأوامر الله ما رضيتهم لا تقاتلوا ولا تنفقوا في سبيل الله وابطلتوا هذه يعني احكام الله ما رضيتهم تقوموا بهذا الشريعة يا با ربي يستبدل غيركم وان تتولوا يستبدل قوما غيركم يعني يدعيهم الحق ويقوموا بالحق غيرهم إذا من أنتم قائمين بإظهار هذا الدين وبنشر هذا الدين بانتشار هذا الدين وإذا من توليتم ويتركتم وفرطتم في ذلك يهيئ الله اناس آخرين يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا يجبون مثلكم يجبلوا والله يخبخلوا والله ي... يت ي بناس نعمة من الله يجعل هذا الأمر مثلاً في مثلاً هذه الأمة نعمة من الله يكلف بهذا التكاليف ويجعلهم هم يحملوا هذا الدين إذا ما هم حق إذا ما هم أهل هذه الرسالة قال ولا يجيب ناس آخرين ويجوا مع أفضل ويجوا الناس دولها يعني ما هم وفاتم الاجر والفضل الكبير وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكون أمذلكم من يستبدل الناس ولا يكون مثلكم يوم ناس ايش هذا إذا لا تتولوا لكن اذا أنت اعرفوا أن هذا تشريف لكم هذا التكلف تشريف لكم وعرض على خير كثير كثير إلى ابعد الحدود فامتثلوا وعرفوا ايش يعني وحافظوا على هذا النعمة يعني أنها وأيضاً ما يعني وباي يعد من ذلك إنهم ما هم جايين مثلهم هذا التراخي يستبدل قوم الغيرهم وعاد من ذلك منهم باي يسرحو يثبتوه فبات يعني مستمر إلى هنا. إله.